Thank、you.、Hi. Good. Some of you I know very well. Some new. How many are here for the first time? Good, good. Well, welcome.、Um, this is EducationUSA. We're funded by the U.S. State Department. We're your official source of information on studying in the United States. That gives us some opportunity and also some limitations. So I can't tell you specifically exactly where to go, how to do it, w h e r e to do. but we can give you guidelines and we can partner with some institutions. We focus primarily in academic study and not in the professional tracks.、Um, so we partner with、um, organizations such as MTAR to provide information on those professional tracks. Professional tracks are, include things like、uh, medicine, pharmacy, law, dentistry, veterinary science, business. There's some of those tracks that are a little bit、um, connected but apart from the academic side of i n Welcome.、Um, medicine study, you'll find out, is very different and complementary in the United States. So we're glad you're here today. If you need any help after this event, you want、um, some one-on-one -on -one help with any part of the application, from essay writing to making contacts to interview skills. any parts of that. We have workshops all the time, so check out、uh, our Facebook page. It's easy to remember. Study USA, Egypt.、Mm -hmm. So come.、Um, we also have a library that's open, so anytime, Sunday through Thursday, there's information on everything from the MCAT to the TOEFL to even how to make contacts with medical schools and medical、um, institutions, I'll say. <laughs> and just keep it general.、Um, we have lots of materials, lots of books, lots of free sessions when it comes to student visas or、um, any sort of J1, F1, M1 category. We can also help you with that. So check out our free sessions. If you do want to have an individual appointment, just email us. I'll put the email address up here. And just say you're interested in an individual appointment. It's a quick form you'll fill out and you can come back for a one-on-one. -on -one So、I hope you enjoyed today.、Um, I'm sure you're in really great hands with MTAR, who are one of your best sources here in Egypt for information a n d studying medicine in the United States. And then, if you decide you want to do、uh, a different track, maybe a life sciences or, or more, your track as well, we have information on those as well. If you decide to v e e r slightly off, we're here for you those as well. So, right, welcome.、Um, Welcome. <laughs> All right, thank you guys thank so you. much.、Thank、and I'll you.、Um, introduce Ashok. Thank you, Sean. I will invite you to the a MD East. Thank you, g h o Sean, t s for the hospitality and hosting us. Today, will e have the e a talk about doctor to e a invite the r e how a n you o to e the t f i r s MD East. l ث ا ن ي سيشن هتكون د ج و ع ي ن فهيتكلم عن ا ل م ع ا د ل ة وبعدين ا ل د ك ت و ر محمود ع ل ا ء هو فين الدكتور محمود علي ه ق انتورك؟ طبعا انا فيست كلكم؟ <laughs> <laughs> <laughs> I、okay. forgot two logistics. I'm so two? sorry. Two logistics. Water is in this hallway.、Okay. And if you need、uh, the bathroom, you have to go all the way around the elevators and on the other side of this floor. Okay? Those、thank、are important、you. too. all r i g h Thank t you, thank you guys. I'm going to go to the event on the tour. Do you have any questions? <laughs> Or do you have any questions? I'm going to go to the event.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 I am a Halein Assistant an a Professor、uh, of Pediatric Ophthalmology at the University of Texas, and President of Amtar. I am a p r o f e s s I r i f philosophy and p h、uh, i l o o p h、uh, y I am a p o f e s s n r of philosophy. I am a professor of philosophy. I am a professor i f philosophy. I am a professor e f philosophy. Johns Hopkins, I went to research in Ek, I started at the Fulmer Eye Institute, with biomedical engineering department. I went、uh, to residency at、uh, LSU a t Louisiana State University. I went to fellowship sub -specialty kid,、uh, in the at the subspecialty of Indian Ophthalmology at Washington University of St. Louis. I went to a master's degree in medical education at the University of Cincinnati.、Oh, uh,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 لقد كانت هذه الاسميه جائم لتعلمنا ان نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل ان ن ت ع ي م من اجل ان نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل ان ن ت ع ل ي م ا ل ل ي ان ن ت ع ل في ن ي اجل ان نتعلم من ا و ل ان ن ت ع ي م من ا ج بس, بس ك ن ت محتاج ك ل ر من كده ا ي ت ان نتعلم من ا ج ر ان نتعلم من اجل ان ا نتعلم 私たちはこのような研究をしていました。<音声><音声> كانوا ا ش غ ل ي ن كانت ت ي ي ه مستقبلين كانوا ب ل ل م س ا فاربنا ع تقريباً وكانوا very active م دي, دي مش ص و ر ت ه م ك ل ه هما م د ي و ل ل م ا ا ل ه د ف ان ه م ا الناس ا ن ك وكانوا ا very active و بدروا ي ع م ل و ا ا ح ج ا ت إ ص ل ا ح ي ة في ن ل ل م س ا ع ي ن ي どうなっている who, てていのか マザーやんのワーティーセーフ、ウォイス、ディスフォルムキセーフ、タシン、タリンフォマス、ウォイス、トゥ、エンシュ、エンシュ、エラン、コトシャマット、ウォラム、テヘン、レスミスミスミ、ウォラーファイア、ハイク、ウォラス、エフェクト、エブリカ、モシャカウン、マティウ、アレン、ケノ、モクタナイン、ビダナボウウウウエイ。ウォアメン、アバーディ、ウォア、エア、ティーモア、ウォー、ソ、ラフェル、ト、ウォラ、ソ、エン、ギ、キャノ、マスティ、ニー、 Uh, leadership position f e r the team, even though I'm an ophthalmology, I'm a very healthy person. I'm not sure if PDA is t e r y happy, r i but I'm not sure if PDA is o very happy. I'm a not sure o if a d a is v e r I h a d p p r I'm not in sure if PDA is very happy. I'm not sure if PDA is very happy. I'm not sure if PDA i c very happy. コーナーティーは世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の ع ل ش ا ن ا ص د ر ا ئ ي ي م ه م ك ن ت ب ب عن ا ي م ش ا ه د ا ت والتي ت ت ب د ث عن المشاهدات و ت ي ي د ث عن المشاهدات وتتحدث عن ا ل م ش ا ه د ا م ر ت ت ح د ث عن ا ل م ش ا د أ ت حس ت ن ط ب عن ا ج م ش ا ه د ا ت وتتحدث عن ا ل م ش ا م د ا ت و ت ت ح هاي ا ل ك ت ا ب وبعد دولهم ك المشاهدات و ا ح د ة م ن ا ل ر و ب يعني خ ت ت ح ل ث ع ا ل م ش ا ب د ا ت وتتحدث عن ا ل م ش ا ه ا و ب ع د ي ن ب د أ و ا ي ب ا ت و ت يعني ل ح د نشرت أ ان ي ا ك ع ن م س ؤ و ل ي ا لكن ماذا يفعلون بهذا المكان ي ب الذي ع ن يفعلونه هو مسؤوليه ولكن ت ب ب هذا هو م ن ت لما د خ ل ت الماتش أ ك ي ه ولكن هذا ي تخش هو مسؤوليه ومسؤوليه ا و م ت ؤ و ل ي ه ومسؤوليه マナのスタートは Google groups or y a h いる。おはどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん ファーストファー0トファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストファーストフ بدأ يكون أ خ ذ مثل هذه المجموعه من المجموعه التي ي م ك ل ن ا موجود ان س ت ح د ث عنها بعض الناس م في ا ل م ج م و د ه التي نتحدث عنها في المجموعه التي نتحدث عنها في س ب و ك ا ل م ش ك ل ة ب ع د ك ه التي ن عدنا ع م ا ك ث ر ايوية نتحدث عنها أن ننظمة و ا ل ن ا س م و ب ه ذ الطريقه الى ل م ه د ا ت و ا ل ت ع ل م ا و ا ل ت ع ت و ا ل ت ع ل م ا و ا ل ت ع ل ا ت و ا ل ت ف ل م ا ت و ا ل ت ع ل ا ت و ا ل ت ع ل م ا والتعلمات و ا ل ت ع م ا ت و ا ل ت ع ل م ا ز ا ي ت ع ل م ا ت والتعلمات والتعلمات والتعلمات و ل ت ع ل م ا ت و ا ل ت ا ت والتعلمات والتعلمات والتعلمات والتعلمات والتعلمات والتعلمات و ن ي ك ب و ك ي ت ع ل م ا ت و ا ل ت ع ل والتعلمات والتعلمات ب ا ل ع ل م ا ت ل ت ع ل م ا ت والتعلمات و ا ل ت ع ل م ا ا ع م ا ت ا ل ت ع ل م ا ت والتعلمات و ا ل ت ع ل ا ت و ا ل ت ع ل ا ت و ا ل ت ع م ي ن ن ي م و ل ا ز م ا ل ا ت و ا ل ت 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのあ私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた。 ف ذ ا ك م ل ن ا ف ع ل و ا ت التي ب س ا ئ ل مع ا ل م ع ل و ل ي ت ا ل مع المعلومات التي ت ت ا م ل ع ا ل م ع ل و ا ت التي تتعامل م ا ل م ع و م ا التي ب ت ع ا م ل مع المعلومات التي تتعامل مع ا ل م و م ا ت التي تتعامل م المعلومات التي ت ت ا م ل ع ا ل م ا ت ا ل ي تتعامل مع ن ي م ع ل و ا ت التي تتعامل م المعلومات التي تتعامل مع المعلومات التي ت ن ع ا م ل مع المعلومات التي تتعامل مع المعلومات التي تتعامل مع ا ل م ع ل ا ت ا ي تتعامل مع المعلومات التي ع ا م ل مع المعلومات التي تتعامل مع د ل م ع ل و ه ا ت التي تتعامل مع ا ل م ع ه و ا ل ع م م م ولكن كانت م ه م ة جدا جدا لانه أ ن ل ا س من شغل يجب ر ان ا نتحدث عنه في و ت ي ب المقابل وفي ا ه ل م ع ن ا ب ل وفي المقابل ا ل وفي المقابل وفي المقابل و وفي بيوز كتير المقابل ويأني ي ل ف س و ك ا ا ث ن ن ي مع بعض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 私たちはそれを見たことがあります。<音楽> 私たちは全部ループをいきたいと思います。私は全部のグループ、ペ thology group、グループ、グループ、グしープ、グルー r グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、m ループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グループ、グルループ、グループ、グルループ、グループ、グループ、グループ、ループ、グループ、ープ、グループ、グループ、ループ、グループ、グープ、グループ、グループ、グループ、グループ、グル Uh, mm -hmm. Career guidance conferences, activities. a that are really good. But then I'm in focus groups. But I'm in the weekend zero. I'm in internal medicine. You're not matching applicants. We do them. We have workshop. s We have a w o r k s h o e specifically. t h e focus groups. But then I'm in interview preparation workshops. But I'm in career advising workshops. Uh, CS group はフィー clinical、uh, examination of patient counter skills groups。 全てのグループの組み合わせは全てのグループの組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせは全ての組み合わせで組み合わせの組み合わせで組み合わせ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 و ب ا يجب ان ن جديد من ا ل م س ا ع د ة ي ع ن ي ن و ت ع ل د من ا ل ت ع ل ي م ن ح ن نتعلم من المساعده ونحن نتعلم من ا ل م س ت ق ب ونحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن l ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن n ح ن نحن نحن e ح ن نحن e ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ا ل ن نحن ن ح الفكرة ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن بطريقة مختلفة و ب نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن テクノロジー、オフィメシャーテクノロジー。 أ و عشرين سنه كانت هناك الفروقات مثل هذه الفكره دوت التي تتحدث عنها ولكنها ن ا ن ت مثل هذه الفكره التي ت ت ح د ي عنها ي مش د ف ف ه どうしてもいいです。 The um, すみません。 انت حضرتك ا في السفاره ر ة ل ل ا م ة ه الـ الساوق ودلوقتي للناس السنوية التوارد احنا عندنا أفستاذ أحمد و أليزونح ماشاء من من الله جاته جامعة هيتكلم نحك أحب أصرعين لدكتورة نودة اللي هي دلوقتي أحب و ا ل م ن ا س ب ة م و ا ل ا م و ا ل ا س ل م و ا ا ل م والاسلام والاسلام و ا ل ا م و ا ل ا م والاسلام و ا ل س ل ا م والاسلام والاسلام و ت ل ا س ل ا م والاسلام والاسلام و ا ل ا م و ل ا س ل ا م و ا س ع ة م و ا ل ا س ل ا ا ل ا س ل ا م و ا ل ا س ا م ل ا س ل ا م و ا ل م د ك ا م ل ا س ل ا م و س ل ا م و ا ل و ا ل م و ر د ا س ل ا م و ا ل ا س م و ا ل ا ل ا م والاسلام و ا ل ا س ل و ا ل ا ل ا م و ا ل ا ا ا ل ا س ل م و ا ل ا ا م و ا ل ا س م و ا ل ا س ل م والاسلام ل ا س ا م ا ل ل ا م و ا ل ل ا م و ك ل ح د من ا ل س ن و ي ت م ا ل ل ه م ا وجدت ح ا ة غير حاجة اللي في ناس طيب. الفكرة كلها ان اكون س م س ل ن ا وجدت ان اكون والفترة ل ا احنا عندنا ل مسلما ي يا جماعة ل م ت ع وجدت ي س ش ان اكون ت مسلما ن ب وجدت ان اكون ة مسلما احب اعراركم وجدت ة ان اكون مسلما ممحسبش ا لانه أو فيه ن س ع د ا غ لا يحسب الجي بي تسعة ايه ب في آخر سنة د ويجيب بتاعك ب موضوع ا ب الجي أ بي ن في ايه ل بتاعه فارد، نركز الأكادمي. الأكادمي بتاع من أول تلتة عدادة لانه من اجل الافضل ي م ت ن ان يكون هناك ا د ب ا ل ن س من نفسي ف ي ه اقوم ثلاث بالتعليم أ ك ب ر ا ل ج ر ا س ب ه و ا للشباب و فيها ثلاثه ادمان وممكن ان يكون ه ل ا ك ا د ي ب ت م ا أ و م م ك ل ان ي ب ا ل ن هناك ق د م ا ن عايزين معينة كونوفيكشن لانها ز م ا م ف ة فيك عشان تتوفر ا المرحة الحاجات التانية ل دي ع ط ل بتبقى م ما بنسمعش المرح عملنا عمل الجامعات عنا طبعا اللي اللي هي اريزونا فيك ب دلوقتي أنا في دي المرحة بسمعتش إن انا ل ه ا ع د ت علي وما ا ك ن ت ش ا ن لأ هو انا د المنحه ي م ا ا اللي ي و ا ل ولكن م ج ب ان يكون مثل هذا المثلجات المثلجات المثلجات ا ل م ث ل ج ت ا ع ت ي و ا ت ا ل م ث ل ا ت المثلجات ا أ م ث ل ج ي ب م ن ل ج ا ت المثلجات ا ل م ث ل ج ا المثلجات المثلجات ا ل م ث ل ي ا ت المثلجات المثلجات أ ل م ث ل ج ا ت ا ل م ث ل ج ا ب المثلجات المثلجات المثلجات ل م ث ي ج ا ت المثلجات ا م ث ل ج ا ت ا م ث ل ج ا ت المثلجات المثلجات المثلجات ا ل م ث ل ه ا ت ا ل س ك و ل ج ا ل المثلجات المثلجات المثلجات المثلجات المثلجات المثلجات المثلجات المثلجات المثلجات ا ل م ث ا ت المثلجات ا ل م ث ل ا ت ا ل م ث ل ا ل ك ن عندما ي ج تتواصل مع الثلاثه سنه او سنه او سنه او ط ب ع او ه معروف سنه او سنه او سنه او س ن ي ن او سنه او سنه او سنه او ل سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او ي ن ه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه او سنه ا اي سنه او سنه او سنه او سنه او ي سنه ي ع ن بالنسبه للسكور بتاعتهم ج ي ز لها ن سنة تانية تانية سنة و ل ه ا سنة ب لا ا ت ن ي ة سنة وي ي、uh, ب ا خ د ح ا ج ة الجي س م عندهم تمام ه عنه ا تكرار SET1 SET2 حد دير ب بي ايه خ و ب يحسبوه <تصفيق> من سنه ة التاع د يقوله وانتانية ويطلعه اللي عايز هو المفروض منه سنة سنة عشان ان, ان انت ان تكلمه انت ملحة الابريج بيعملها دفتر ة سنة. حاجة. الابريج بتاع التلات اول ازاي هما ده ي الابريجيش ا ا الجوز الاولاني اللي حاجة اسمها الاكاديمي. الاكاديمي ع بتتعامل ه ده هو بيأكدهم منت انت اشياء ويصدقون انهم لا يعرفون ايه م ا اكسد حتى ع انها ه ه ا الحمد ل ا ل مصدقه ا ن ا بيجي دول الاس ن و ي تي تو ه م دولا عامه ن ن الاكاديميك اشير م مش و ا ح د خ ث عن و ي ة ع ا م ة و ا ح د ي ن و التي ح د د خ و ا ح د دخل ث ع و ا ل م د ا ن ه ا ن د ي تتحدث عنها ا في ا ل م ب ي ن ه م التي ت ت ح د كده عنها د ل في المدينه التي تتحدث عنها ل ب في المدينه التي تتحدث عنها في المدينه التي تتحدث عنها في ا ل م د ي ن ا س ا ل ل ي ه تتحدث عنها في المدينه A-I-G-A l e التي تتحدث عنها سيكون ا ع هذا هو مسؤوليات ر مثل المدرسه ج ا ا ل م س ت خ د t ه ا t h س ت خ د م ه المستخدمه المستخدمه المستخدمه المستخدمه ا ل م س ت خ د ل ك د ه ا ل أ ك ا م ي ت خ د م ر ح ل ة ا ل أ ك ا د ي م ع المستخدمه د ا ي ل م س ت خ n م ه المستخدمه المستخدمه ا ل م s ت خ د م ه المستخدمه المستخدمه المستخدمه ا ل م س ت خ i م h المستخدمه المستخدمه المستخدمه ا ل م س ت ي د م ه المستخدمه المستخدمه لقد ادركت ان اكون مثل هذا الامر ب ا اكون م ي ل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر a s ن اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا g ل ا م ر بان اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا ا ل ك م ر بان اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا ا ل ا م ع ش ا ن ت اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر بان ا ل و ن مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر بان اكون مثل هذا الامر بان ايه ل ده مطلوبه جدا ً ومكبر ده جامعه بره مش بيكيس بس الاكاديم اه طبعاً ده مش شايفين ت مش ه دي ن بحاجه ة انت ب ت ص ل ج ا م ع ة ك ب ي ر ة تايب وسط الناس حوالي ثلاثين الف واحد انت تايب وسطهم مش باين ا و طيب س ي ان انت داخل ج ا م ع ة ص غ ي ر ة وفي مكان مثلا ً جداً وفده ففي دي كانت شكسائل الجامعة الصغيرة انت المس مرئي جدا واضح ل ل ج م ي ع يرغب في ا ل ت ا ث ي و ن ت ح ويشاركك ا ل م التاثير فانت لازم انتظر لدم ه ه من خلال التاثير ا ش م ا يوجد شيء يقولون انني اريد ان اكون مثلا انها عطاق في العشرين ب ي ت هذكر ساعه في اليوم و ف ن الاخرين ساعه لا يوجد ش ي e ي ق و ل ع ش انني ا ر ح ل ة ان ل ب ح ث ا ك ا ز م انت ل ا في العالم وفي الاخرين ساعه في اليوم وفي ه ل ا خ ر ي ن شوف ا ل ع ه في اليوم انت ح و ا ل ي ك الاخرين ساعه في ا ع ه ا نعم ن ا م نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم و ع م نعم نعم نعم نعم نعم ن و م نعم ب ع م نعم ن ه م ا ع م نعم ن ي م نعم ا ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ا ن ع ي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ل م ن ا م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ل نعم نعم نعم ن و م ل ع م نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ل نعم نعم ن بس ي ع ن ي ه و ا ل م ف ر و ض أ ص ل ا ل م ر س ي ا ل م ه ي م ا د ة و ا ح د ه المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل م المتحده ا ل م ت ح د المتحده ا م ت ح د ا ل م ت د ه ا ل م د ا ل م ن ح د ه ا ل م د ه المتحده ا ل ت ح د ه المتحده ا ل م ت ر د ه المتحده المتحده ا م ت ح د ه ا ل م ت ح د ل م ت ح د ه المتحده المتحده المتحده ا ل م ت د ه المتحده المتحده ا ل م ت ح ا ل م ت ح المتحده ا ح د ه ا م ت ا م ن ح ا ل م ت ح د ن المتحده المتحده ا م ت ح ه ا ل م ت ه المتحده المتحده المتحده ا ل م ت ه ا ل م د ه المتحده المتحده ا ي ه ا ل س ي سي ك ا ل م ب ح د ا ل م ت ح ا ل م ا ل م د ه ا ل د ه ا ل ه في م ت ح د ه ا ل م انا افرش انا افرش انا ا ف ي ش انا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا ا ل ر ش انا ل ف ر ش انا افرش ا ي ا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا افرش ا ب ا ا ي ر ش انا افرش ع ن ا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا ا ف ر ي انا ف ر ش ل ن ا افرش انا افرش انا افرش انا افرش انا ا ف ي ش انا افرش انا ا ل ر ش انا ا ل ر ل انا افرش انا افرش انا افرش انا وطبعا عشان كده بتاخد سوبر فيجين تاني بعد ما بره في تسافر العادية فهو بيقضاي ر برو ي ج بره د ي بوانديشن بتبقى سناكين ي هي بتبقى في الموضوع ده و زاويني وردكوة ت باي لو حد انتريست اه ا في الثالثه ي م ن ا ب ت ت ع ل ا ل أ ك و ن م ي ه لكي تتعلم ان تكون م س ؤ و ل ي l لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون م ا ؤ و ل ي ه لكي ت ك و م ل ه لكي ت ك و م س ؤ و ا ي ه ل ي تكون م س و ل ي ه ل ي ت و ن ا س ؤ ل ي ه ل ي ت ك ن مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون مسؤوليه لكي تكون م س ؤ ل ي ه لكي ت ك و س ؤ و ل ي ه لكي تكون ا س ؤ ا ل ي ا لكي ت و ح ي د ة اضافه ا الـ الـ أو اللي هنا بنضيج ستراتشة ممكن خ ت ل ف فإنطا ة بحتاج في دي ي ع من التعليمات زي ي ن ا عشان التجاريه زي Start معنا ا ج كتير والتعليمات ا الـ التجاريه يعني لو حد انترست انه بلعب ر ي ا ض ة م ع ي ن ة او ح ا ج ة م ع ي ن ة ف ي ج ي معاه بالخطر كده يعني مثلا انت داخل ا ل ج ا م ع ة معندهمش منع وانت اكاديميك ضعيف يعني مثلا س ي ت ان انت ن مش جايب خمسه وعشرين في الميه لا انت جايب ثمانين في الميه التنس ف أ ن ت لعب تنس كويس ق و ي وعندك أ ش ي ا ء من أنت ع ل ي ك اللي ده أو تعال. <تصفيق> إحنا ا م ت انت لازم تتدور عاليه ل ى م د ر س ة ك و س لازم تتدور كويس وتتحاول في ي و ف أ ن المجال طبعا مش ك مفتوح حتى للأسئلة لو عايز د ل الآخرجرد نعم والمقدار بشيات نعم ي لو انت م تسال اي ع الغ الثلاث حاجه اه انا اجيبلك البروشورس بتاع الايميل ي س ت عشان احب ا ر ف ك م حاجه يا ة م ا تربطوش ر و ش س ك ل ي ه ما تربطوش اي ح ا ج ة باي حد انا واحد عادي وماشي تمام دايما نربطو ا ل ف ك ر ة ب ا ل ج ا ه وبيك ك انتة ع ن ي مثلا انت ا وفي م ا ش ي و حد المدينه ي وماشي بعد وارقه سنة ي التي النهاردة يمكنها ا ان تتحدث عنها اكاد تانية م ش في وورك المدينه ا التي ة ي ك د ا ي م ا ن ا ان شاء ا ل ل ه هجيبلكم ا و ان تتحدث عنها ل في ا ل م ا ت و ي ن ش ا ء ا ل ل ه ي ب ق ى ف يمكنها سيشا معيش ان ل س ي ش تتحدث م ف ا ج عنها すみません。 أ ن ا بس عايز أ ع ر ف في ا ل أ و ل كم واحد تتحرك او تمتياز على انه لسه مش حد يقام كم واحد ه ن ا م رتب على الضفع ة بتاعته أ و يعني إ ن شاء الله ل ن ي ا ب ه متتكسفوش ا أ ن ا عايز أ ع ر ف بس كم واحد ا ل أ ب ر ج بتاع السكورز بتعته جيد و ب ي د جدا مجايد حانوها بتتسفو انا ان شاء الله ا ل ن ه ا ر د ة هكلمكم عن الاستراتيجيز ازاي تجيب سكور عالي في ا ل ي و س م ب ي ا ل ي و س م بيه ح ا ج ة كومبتتيف جدا وتشرح ناس ك ت ي ر ة جدا انت مفروض ان انت اسمك انترناشونال ميدياكل برادويت و اي حد انترناشونال ميدياكل برادويت يكون عنده م ش ك ل ة ك ب ي ر ة اوي ا ل م ش ك ل ة دي ان انت متخرجتش من, من البيت حتى لو كنت عندك ستي ش ي يعني حتى لو كنت ع ن ي ك بس انت خدت ا ل ب ا د و ي ت ش ن بتاعك من مكان بره يبقى انت بالنسبه لهم الانترناشيون م ي ل ي ك ا ز ي ا ت زيك زي اخر ا ل م ش ك ل ة د ي لا ت ق ب دي ن نخلصها زيك ا ونطلعها ب زيك ا انت ل و ت ج ي ب سكور عالي عشان داخل مع كل الناس داخل حوالي اربعه ل ا ف واحد ق ب ل ي ن ت حول ي ن العالم داخلين م ع ي انتمو سبيلنا بكتير جدا وعندهم زي انتر دي ع ش ر مرات كل واحد بيطلع بيساعد ل بعده وبيساعد ل بعده فالناس كلها عندها نولدج ك ب ي ر ة جدا وعندها بيزيس وعندها زينا كل كده و ي ب س ي ت كامله م ا ت ي ر ي ا ن ز بس اللي ب س م ي وده نخليهم باستمرار ناس ع ض ل ت د وناس عارفين يشتغلوا ن ا هتكلم معاكم شنطه ا ل م ه ا ر د ه على السترابترز ت ي ي مني, مني. مين؟ ج حاجة حاجة ز انا اول انا مش هشوف اول و أ ن ا خ ل ي ل ا ل أ ص ر العيني أ ن ا اتخرجت الفين وعشره خلصت امتيازي الفين واتناشر انا كنت متخرج مع امتياز مع مرتبه الشرف وكميه ترتيب على ا د ف ع ه تعينت معيد باسولوجي في د م ع ة ا ل ق ا ه ر ة في محل الاورام أ ن ا كان ق د ا ن ي كذا ح ا ج ة كلينيكال و أ ك ا د ي م ي ك بطنه و ج ر ا ح ة و كذا ح ا ج ة كلينيكال بس أ ن ا اخترت أ ن ي اكون معيد عشان ص ر ا ح ة يعني ا ل ي و س م دي مش هينفع تشتغلها وانت في كليك ص و ل ج د اصبحت مسلما ولكن اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت م س ي م ا كنت اصبحت مسلما ل ن ا س اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما ي كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما ل كنت اصبحت ل مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت ا ي ب ح ت مسلما كنت اصبحت مسلما كنت اصبحتا أ ن ا خ ل ص استيب و ن في حوالي تسع شهور أ و عشر شهور خ ل ص استيب توفي اربع شهور فتقريبا ً كانوا خلصانين في ا ل س ن ة كانت س ن ة ص ع ب ة جدا ً بس ربنا هو اللي عمل بفضل كله. الفضل كله ارجع ليه هو اللي ساعدني في الحكايه بس أ ن ا كنت عامل حسابي و أ ن ا اساسا تذاكر إ ن إن شاء الله كل ما خلاص استيب هنزل فيديو معرفش في حد شافي قبل كده على انطهار ولكن ف يمكنك ب ع ان ح د ة تكون ه ل اساعد م س زي فكرة الهنوزة فكرة ما ب ي ع م ل و وكانت انطهار من ع ع ب ي ج د المستقبل عشان و ن وانا هساعد ل ن ا س ا ن تكون مستقبل و من المستقبل ي من ي ا ل م ي منات س ت ميديكا ل ا ي من المستقبل ن منات ع ش ا ن ت أ خ ك تجدون مزارع التطبيقات د هناك أ تطبيقات ب ت ه هناك ت ط ا ا ر ل س ب ي د و ت أ ن ا ك تطبيقات هناك ت س ب ي ق ا ت هناك تطبيقات ل هناك تطبيقات love every second. You send me life, love, life every day. أ ن ا ليه بوريكم السلايد ده عشان انت مفروض تكون فاهم ان انت تدخل ايه وعايز منه ا ي ن ونفسك فيه إ ي ه بعد كده انا كان ب ا ل ن س ب ة لي ي و س ي ل ي ح ا ج ة م ه م ة ليه ل أ ن أ ن ا في امتاز رحت دورت على الناس اللي في الكلينيكات ودورت على الناس بتوع جراحه ودورت على الناس بتوع تلبي الرزدنس وقلت لهم انت بتتعلموا ايه فوجدت ب ل ا ج ا ب ا ت وقفت لانها تلج ي ح ا ج ة فرحه ا و ا لهم و ل لي زيد أ ن ت و يعني ف... فحاجه ج ا ع ي ة و خ ا ص ل ي ه ده... ن الي بترايلاندرو ق قالي... لاني إيه انا ز متلو ا الناس من ت ل ش ب ا ب عشان تعلم ت تلوك مش, فيه انت مش فيه في أ س ا ت ذ ه فريكو الانس لي مافيش حدد فانت مش في ناس فريكو سنيوز ا ل ل ي س ن ي و ز متعلم ت ر ا ن د ر و ليه نفسي أ ن ا وقف فحارس <تحرسات>. انا نفسي ا ت ع ل م ت بصح انا نفسي دكتور ص انا ح ة مش بقول ان الدكاتره الخاصه بس انا نفسي اكون اتدرب بدون معلقه يعني فقيت ان السكه اللي ق د ا ن ي هتكون لازم اتدرب برا مصر لازم اخد ت د ر ي ب ي برا مصر اتدرب فين عادت امتياز كلها ما بعملش ح ا ج ة بحياتي غير بعمل حاجه واحط المعدات واحط المقررات مبروك س ن ة ك ا م ل ة بدرس معاد استراليا معادت امريكا الناس اللي حواليه كلهم في ناس خاصه س ت ي ب و ن كانت وانا لسه عماله لسه انا اقوش ع ن ك م عشان كده بقولكم ل انتو لازم ت ك و ن ا عارفينو ف ا ز ي ن يزم الروب ده طريق مقصد كفاح انتو هتبتدوها و تكملوا فيه انا ر س احطوكو على اول الطريق هنتكلم عن كل س ت ي ب ا ل exam time ا ل content ا ل ك preparation time انتو محتاجها ل د ي ت انتو تعملوها فيه اول حاجه س ت ي ب و ن د ي ا ل أ ك ا د ه ا ل ب ا ر ت ا ل ا د ا ر ت الاداره ا ل ا ي ا ر ل ا د ا ر ه الاداره ا ل ا ا ر ه الاداره الاداره الاداره ا ل و ج ي في ا ل ا ن ا ر ه ا ل ا ل ا ر ل ي من ه و ل ا د ا ر ه ل س ن ة أ و ا ل غ ا ي ة ا ل ا د ا ت ه ا ل ت د ا ر ه الاداره ا ل ا د ا ر الاداره ا ل ا م ت ح ا ن د ا ه ا ل ا د ا ر ت الاداره الاداره ا ل ا د ا ه الاداره الاداره ا ل ا د ا ر الاداره الاداره ا ت ا د ي ر ه الاداره الاداره الاداره ا ل ا ر ه ل ا ا ر الاداره الاداره ا ن ا د ا ر ه الاداره ا ل ا د ا ه ا ل ا د ر ه ا ل ا د ا ه الاداره ا ل ا د ا ه ا ل ا د ا ر الاداره الاداره الاداره ا ا ف ك ن يفكرني بحاجاتها لا ز م تجي ي مستريح لا ز م تجي ن ا ي م كويس لا ز م تجي ي بلبس كويس انت مش مدائق فيه عشان ن تفوت ت م ا ن ي ة ا ل ا م ت ح ا ن سبع بلوكات كل بلوك حوالي ببعر بين او ستر بين سؤال لك ستر بين س ت ه بين ستر بين ستر بين ستر ب ا ن ستر ل ي ن ستر بين ستر بين ستر بين ستر بين ستر ب ي ك ستر بس من ت س ع ل وثلاثه اشهر يمكنك ان تكون ل د ي و ع ا ي تنجي ت ب ع م ل لك ف ي ن ه ل اشياء لتعلموا ان تكون لديك كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او ك ا ت كل ب ل و ك ف ي ر او كتير ا ل ف ي ي ر او كتير ا او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير او كتير ولكن يجب ان تتعلم ان ي س أ ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم و ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ر ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت و ع ل م ا ع ل م ان تتعلم تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ي ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ن تتعلم ان ف ت ع ل م ان ت ك ع ان تتعلم ان ت ت ل ان ت بعد الامتحان بقيت إ ي د ي فيها بروز ا كده بسبب إ ن أنا كنت ضغط على إ ي د ي و أ ن ا شغاله الامتحان كان من سرعته ومن صعوبته كان الواحد بيطلع من جلوك ي د و ب ك ياخد ا ل ع ص ي ر اللي هو جايبه وهو رايح في التويلك وبعد كده ياخد ا ل س ك ل ل ي هو ر ا ج من عشان أ ل ح ق ا خ ش واحده يقدر تعمل ف ن ج ر برينت وبتعمل حاجات كثيره مؤسسه ممكن تضيع منك وقت وانت طالع وانت دافي كليكال كله اي متي اوفزومولوجي بياتريك انترال ن مدسين ي سيرجري اوستياتريك وجينر ا انت بتكافئه ب فهم ت ك ل ف ت الاثنين دولار على بعض ت ك ل ف ت الاثنين دولار على بعض حوالي كل واحد هتدفع ثمانيه او ثمانيه خمسين دولار غير انه مولد ه و ن ا ي ن غير حاجاتي فانت ممكن تقفل تقريبا ي ع ن ك تاخذ ك و ر ل ا لو ت ك و ر س ا خ د م ر س ا ت كورسات ي كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات كورسات ك و ر س s ت ك و ر a ا d كورسات كورسات ك و ع ي ا ت ك و ع ي ا ن ي ت ك و ر ل ا ت ش و ر ف ا ت ك و ر س ا طبعا ل ا د تمتع بصراحه ومشاركه ن م ث ل المشاركه بدرجه ة التعليميه ومشاركه ن ا ل م ش ا ر ك ن ا ل و ب ت م ت ح ن ك م ا ن في ا ل بس م ي ن ش ا ر ك ه المتحده و ا ل م ش ا ت ذ ك ر ه ا ان شاء ل ل ه ت ع ر ف والمشاركه ل م ي ن ب ي و المتحده في ا وفي ا ل ت ع ل ي م ب ت والتعليمات ببساطة يقوم بمحترمات ً التعليمات يعني لانك ببساطه تخش على عندك فرق محترم ي ك بيعلم انت ت جدا انت انت في السقف تعرفت نفسك و لو كان تعبان جدا وماتلوش انا اسف يعني يعني انا عايز اقول لك ان انا معي فلما كل أردش دولت كعيين نجيب م و ت ع ا محتاج ف ي المسكور شويه ر من لو التيم ل ليك ا ن ر ف و ا ا ت ل ت ش يبقى يجيلك و ل ك ا س ي اس مهم ج د ا ومهم و ن هناك ت امر اخر في المدينه التي يجب ل ن يكون هناك امر اخر في المدينه التي يجب ان يكون هناك امر اخر في المدينه ا ل ت ا يجب ان يكون هناك امر اخر في المدينه التي ن يجب ان يكون ه ن ا ت امر ا ب ر في المدينه التي يجب ان يكون هناك امر ت خ ر ايه ولكن هذا ي هو مسؤول عنه في المسؤوليه التي يمكن ان يكون لدينا مقاطع ر في ا ل م ي ؤ و ل ي ه ا ل ت د ي ل ك فرصة ن ان يكون لدينا مقاطع في ا ل م س ؤ و ل ي م التي ت خ ص ا يمكن ان يكون ل د ي م ا ل مقاطع و في المسؤوليه التي يمكن و ان يكون لدينا ل ق ا ط ع في المسؤوليه التي ت م ك ن ان يكون لدينا مقاطع ترى ك لقد ا نعمت ل ى بانه يجب ان يكون م ي هناك ي ا ا ل منطقه س ويجب ي ان يكون ي ي ا هناك منطقه و ي ج ا ت ان يكون ف ر ة هناك م ن ت ق ه ويجب ا ل ح ك ا يكون ة ل هناك منطقه ويجب ان يكون هناك ل منطقه ده محضور بطروح لانه م ع يمكنك ت ان تتحدث عن الاكتب وممكنك ر ان ل م ا في تتحدث عن ش ف الاكتب وممكنك لغزيربر لوغزيربر ان ل ا ت بلاش ل ت ي ح د ث أ ن ا خ ل ا ص س ت ب وممكنك ان ت ل ح م د ل ل ه ث عن س الاكتب ب سيدي المهمة عندك ج سكور سيدي سكورتك لزميعدي ا كتوف تعتبرغرز اشنطبع ودعك كتوفتك برغرز و هواي مثل وشيء فانتا يعني مين يمكن محدد مثل وشيء تنقل اول ا لزمي ت ر انتا عايزي عايز تركز انتا عايزي عايز تركز انتا عايزي عايز تركز انتا عايزي عايز تركز انتا عايز ت ر ك انتا ع ا ي ك انتا عايز تركز ا ن ت عايز تركز ا ن عايز تركز انتا عايز تركز انتا ي ز ت ر ن ت عايز تركز انتا عايز تتا ه ا ه ط ر ي ق ة ي و س ن د ي انت ماكسجد ع او معاك حد قريبك هناك او تدرس ق ت أ العيش هناك وان شاء الله تاخذ ب ي ن ه ا بمزار ا ي و س ن د ي وعايز تجرس انت اعرف ن ت ا ي ت ب انت تاني بس ترد مع ر ف انت عايزه عشان تعرف بعد كده انت ت ع م ل بس ترد مع نفسك وتعرف انت عايزه عايزه لبره مصر وخلاص في كذا طريقتين مش ي و س ن د ي بس بس ي و س ن د ي ر ح ل ة و ق ص ة كفاح ف انت لازم تكون فاهم تداخل حالي لازم تبقى عارف هاو زي هما زي؟ بيفكروا فيه زي؟ هو زي ستالي ما قولنا احمد قال في الاول هما الاربع سنين اربع سنين. سنين وبعد كده ميديكال سكول الرسم الميديكال سكول بتاعتهم كلها كليميك ل ه بينزل روتيشنز مفيش حد بيقعد على مكتب وكده طبعا في جزء نظري بس م ع ظ م ه ا انت تاكل تتعلم مع ناس هو بيعرف كل حاجه ة بـ ع ن د م مهمة、لده. السمطوم ليدان في ل ا ن المرض الفلاني بيجي في كام م في ل البشت في المياه في, في, في البيشن فانت كدكتور وانت شغال انت فاهم أ ن ت لو دخلك عيال بتاكي كارديا عارف هو ب ن س ب ة كام يكون كذا ب ن س ب ة كام هيكون كذا مش, مش كله لا ده بيشرب سجاير لا ده بيشرب أ ك و ر لا ده ص ا ر د ك س كوزيس مش كده فلازم كده، البيروستيستيكس وفاهم ك ازاي فدي حاجة مهمة ت ك معظم الناس برضو تصعب فيه في الامتحانين وجزء في ا ل ب ي و س ت ي ك س لازم تفهمها كويس عشان تعرف تقرا بيرك عشان تعرف تفهمهم ما بفكر و ازاي لازم تعرف تعلمها ر ف ت ع كويس يعني لازم تفهمها ودي من ا ل حاجات ا ل ص ع ب ة على ف ك ر ي الوقت どういうことですか كنزه وعقليه ومتعلمه حسناً ومتعلمه ومتعلمه ومتعلمه ومتعلمه ومتعلمه و م ت ا ل م ه ومتعلمه ومتعلمه بيننا ماشيين ك ك س بوك ى ا ش و م ي ن ع ي ز أسانك ل حاجة ت ف ت ح ع ل ا ب و ت ق و ل لي ك م ة و ت ر و س ت ح ت ه ا ل ك ن ه و لا هو ب يفكر ه و ع ا ر ف يستخدم المعلومه ة و د ف ا ويعرف ا يستخدم ا ل م ع ل و م ة بسكيله تعلمها وزي ي س ت خ د م ه ا وزي ي س ت خ د م ه ا د ي م ب ن ي ة جزء كبير م ن ح ا على البيستيستيكس ل وفيكوا ح د ى اكيد ا س م ه عن ح ا س ل وصار عليه في ح ل ق ة من حالاتهم يتكلم تماما عن ا ل ح ص ا ئ ي ا ت والبيستيستيكس ب ا ت و ت أ س ي ر ه ا في الطب ويقول ان الطب كله ع ب ا ر ة ع البيستيستيكس ا ا ت ولو ايه؟ ا ن ت ربنا ف ي ت ل م موز ر وفقك وماتش بتبقى الشغل فانت في شهر سبعه د لازم تقلل ا ل ي ج ا ي مش ا ل ل ي هو مش اللي جاي ده على بعده طول اللي مخلصة تكون وستبتو وقبل المشي بشكل م ا ت ل ف لكنك تتكلم لو واحد ماشيه ا ومتفرغ ليها هيختلف في, في السنه النصف ماتش تكون بديها من اديك من ت بتاعك ا ا ج ي في السنة مصر دي انت ليه أ ن ت عايز تحافظ على الحاجه اللي د ك ترتيب على انت ل ا ق الحاجة أ عايز تحافظ عليه كل دور لازم تخطف الحسبان انت عايز ايه ل أ ن ده هياخد منك وقت وقت مش لاقي و هياخد منك مجهود وان انت تغير تفكيرك وتعرف تفكر زي ما هما بتفكروا ه ياخد منك مجهود ومجهود مش سهل وفيها كميه اخوات محترمه Uh, anyway. ا ل ق ص ة ك ب ي ر ة فانا محتاج حد معايا زي امطار انتار ك د امطار ناس مع بعض وبيحاولوا ي ص ع و ا بعض لازم تكون ف ر و ك ت و ن س ت ك جروب لازم كل الناس اللي حواليك ناس م ت ف ا ئ ل ة ع ا ي ز ة تشتغل و ع ا ي ز ة تعمل لو قعدت مع شويه ناس مش عارفين ي أ م ل و ا ح ا ج ة هياخدوك لنزول ا ب ي ت الضحك وعمرك ما توصل لازم تكون عندك بريورتي ل ل ح ا ج ة اللي انت ا ي س ت ع م ل ه ا لان هي م ح ت ا ج ة وقت زي ما قلته و م ح ت ا ج ة مجهوته لازم فيه في بريورتي ليها الإجزامي أنا س أ ل ت و ق ف ي ا ل أ و ل كم واحد من ه ذ و ك م واحد أ ن ا في ا ل أ و ل كنت فاكر ا ل ص ر ا ح ة ولكن جهلي شديد اني بما أ ن ي مرتب على الدفع ف أ ن ا إ ن شاء الله يعني مش هاخذ مني ث ل ا ث ش ه و ر ه بامان انا كنت داخل في استبوال ي على انها تخلص مني ث ل ا ث ش ي ر ه فوجئت ف ج ئ ت بالاحباط والتعب للي أ ن ا محتاجه عشان غير الموت بتاع التفكير بتاعي فأنا أنا أنا أنا أول محتاجين تاني حاجات خالص اللي مذاكرة ما مذاكرة مرة وغير خلصت طيب بعد بزرطة ا ل ع وفي نفس الوقت ة صح اليه هي... ف... و... و... العكس في ناس كان الافرش جيد ت ح جدا وجدت سكور عايشه جدا عشان هو عرف ينوي فاي تفكير بسرعه فالفكره هنا الفكره انت مبتديتش قصتك ازاي انت نهيتها ازاي ا ل ك ن يجب ان تكون ر ت ايه ولكن ع ي في م المصر عقيم ل ا ا ع ر ف يجب ن فانت كبير ت ت ه ي ان مؤسسة س تكون ي فشلة مش ع ايه ع ل ولكن ح ش و ا ع س مش ش ع ا انت نجحت ف ي المؤسسة دي ي ب ان تكون بسوبر لا ل ا ف ر ة في ت ع ا ر ف تحمد للحاجة ا ج ي د دي ة ولكن ا ي ع ش ا بس محدش يجب ان الوساط م تكون ي ي ايه ل اللي م و هو د بتاعك ف الموتيفيشن. لازم يكون عندك م و ت ي ف ي ش ن كتير وكذا م و ت ي ف ي ش ن عشان تعدي في الاحماض اللي انت تعدي ليه عايز يكون عندك م ا ل ع ا ت ك عايز يكون عندك مالي عايز تروح لكن الافراج بتاعك سلاري في المدرسه خمسين الف دولار في ا ل س ن ة و بعد كده لو انترنت مدرستي تبغى م ي ه ت ر ا ن ي ن و تنين الف دولار في ا ل س ن ة و لو خدت كارديو فيوشن ت ب ق ى عميه الف دولار في ا ل س ن ة و ن ص مليون دولار لقد ك ا ن ا مصريه مصريه م ص ر ي مصريه مصريه مصريه ي ص ر ي ه مصريه مصريه م ص ر ي م ص ن ي ه مصريه مصريه م ص ر ي مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه م ا ر ي ه مصريه م ي ه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه م ي ه م س ر ي ه مصريه ك ص ر ي ه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه مصريه م ص ر ي ز مصريه م ص ر ي ا ل ص ر ي ه مصريه ت ص ر ي ه ب ي ك السلم ا ل ل ي ع ا ص ر ي ه مصريه هنا انت مش م ر ك ز في ا ل شغلتك ب ا ع و انت م ح ت ا ج ك ا من سرقك و انت ب ت ن ط د من ا ب ي مستوصف و مبين ا ع ي ا د ة و مبين ا شعيب وممشعب ف ي ن وممشعب فيه ا م م ش ع ب فيه ومشعب ف ي أ ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه و ب ت ع ب فيه ومشعب فيه ومشعب ف ي ن ومشعب فيه ا م ش ع ب فيه ومشعب فيه و م ش ا ب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب ف ي ت ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه ومشعب فيه اول ح ا ج ة لو انت قررت ا س ك ي ب ل المتحف ي لو قررت خش اعمل ا ج تسكيبل ل ي انا مذاكرتش بذكرت صح فلوس اقنع المتحف ابتدي ا ق وما ت ومفيش ا ح ا ج ة تتفوق <تصفيق> وطبعا انت حسب ما انت حاسس ان ت البيزكس بتاعتك شكلها ايه بنيتك ماشيه ازاي انا هكلمكم في ده كل رؤوس ت كل بزاكر بيبير ف ل ي يعني, وانت يعني في بروس بزاكر عندك انت وانت الشابات ده التفروج تتخلي إفليكس ي ي عندك لكيس طويلة و ل ك د ه جملة ا ل ف ا ر ف و م ت ع ب ا ر ت ع ل ي ن ق ا ت و ح ا ج ة ممكن ي ك و ن م ق ا ص والتعليقات ر وممكن ك ي والتعليقات ن ل والتعليقات مفيش رفليكس والتعليقات ريت و ر ا ل ت ع ل ي ل ا ت والتعليقات والتعليقات ن ده、هيبتنشن. ل ق ي ب ا ن ت هناك ش ك و لانها ت ت و ل الى ا ر م ش ك ل ه لتحول ا ك ل ه لتحول المشكله لتحول ا ل ش ك ل ه لتحول المشكله ل ت م و ل ي ل م ش ك ل ه ل ت ح ل المشكله لتحول المشكله ل ت و ل المشكله لتحول المشكله لتحول المشكله لتحول المشكله لتحول ا ل ك ل ه ل ت و ل ا ل م ك ل ه لتحول ا ل م ف ك ل ه لتحول ا م ش ك ل ه ل ت ح و م ش ك ل ه لتحول المشكله لتحول المشكله لتحول ا ل م ش ك و ل المشكله لتحول المشكله ت ح و ل المشكله ب ح ا ج ا ت ي م ش ك ل د ي ت ح ا ج ا ت س ه ل ة لتحول المشكله لتحول ا ش ك ل ه و في ا ل ر و م ا ت ق ب ل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ي ك ا ت ر ي ا ل د ا ي ن و س ت ي ك ك ر ر ي ي ت ي ا بتاعت ا ل ب ر ي ك ذ ا وكذا وكذا و دي ك ذ م وكذا وكذا وكذا وكذا و ي ذ ا وكذا وكذا ج وكذا ه ك ذ د وكذا ي ك ذ ا ي ك ذ ا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا و ي ع ا و ك ذ أ وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا و ك ن ا وكذا ف ي ن ا وكذا وكذا و ك ي ا سواء قرايبه ت فيه ا امتهى او خلصت الانتحالات ا ا دكتور فاهمة في ا ا ل ل فكنت وانا ا بكتب الحقل س ا ا م ي ا ا اللي انا بشوفها واسامي الناس ج ت اللي انا ا ب ت ه مش في في في حياتي ليه؟ اللي ي الانتحال انت في الاخر مطالب اللي في ان انت ان ب همتدخل ت ت عارف م معاه ل ل ازاي؟ ا هو ده ف ك ة اللي اللي لازم توصل ايه ت لازم تخط ف ا ل م ا ت ع و د ش ت ذ ك ر ي ع ن ي ل ا ل لك ص ف ح ة من ك تفعيل ا ا ب ل ر س ا و ص ف ح ة من ه و ر ف ع ي ل الصفحه و تفعيل الصفحه و تفعيل الصفحه و ت سمحتها ع ي ل ا ل ب ط ومكنتش ف ح ه و ت س ت ف ع ي ه الصفحه و تفعيل الصفحه و تفعيل و الصفحه و ت ب ع ي س ل ا ل أ ف ح ه و تفعيل الصفحه و تفعيل الصفحه ولكن ل ي ن ا م س ا ن د ه ل ل ت ع ا م و ل ا ن لدينا مساعده ل ل ت ع ا م لدينا مساعده للتعلم ل ي ن ا مساعده للتعلم ل د ي ن ك مساعده ل ا ن ع ل م لدينا م س ا ع د ت للتعلم لدينا مساعده للتعلم ل د ي ر ا مساعده ل ل ت ع ل ا لدينا مساعده للتعلم لدينا مساعده س ل ت ع ل م لدينا م ا ع د ه للتعلم ل ن ا مساعده للتعلم ل د ي ه ا مساعده للتعلم لدينا م ب ا ع د ه لدينا مساعده ي ن ا مساعده ي ن ا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده لدينا مساعده ل د ي ا مساعده د ي ا ف ك ا ع د ه ي ن ا م س أ ف ك ا ر مسائل زي أ ف ك ا ر الرياضه ا ل أ ف ك ا ر دي لازم تكون أ ن ت مركز ع ا ل ف ك ر ة مش ه م ت ح ف ظ كل د ي ت ي ل ز مش ه م ت ح ف ظ كل ال... ال... مش تكتب ورا المحاضر ولا ا ل ح ا ج ة اللي أ ن ت بتسمحها كل ك ل م ة أ ن ا شفت و ناس بتكتب تكست بوك ورا الناس اللي بتتكلم واتستفيدش منها ح ا ج ة ركز ع ا ل ف ك ر ة ا ل ف ك ر ة إ ي ه وانت في م ت ه ى و ا س ت و ع ب ت ه ا تعملها ب دون ما تكتب ح ا ج ة أ ن ت م شكلها تكتب في الامتحان انت لازم تكون الفكره عندك طلعه فانت لو مش موجوده الفكره هي دي م ش ك ل ه لكن لو م و ج و د ة هتبني ب عليها د كده ع كامل بتبني أ س ا س بيت بعد كده تبني ش و ي ة ت ف ن ي ش بعد كده ش و ي ة ديكور بعد كده ش و ي ة مشاركه كده بس ابني ا ل أ س ا س ا ل أ و ل أ ف ك ا ر بتاعت الحاجات تكون في ا ل بناء فانت لازم تكون حفظها زي النسبه ده هتفيدك حتى في حاله ا ل ع م ل ي ة هتلاقي ا ي ا م ا بعد ما تتفرج ان شاء الله تدخل ب ك ت و ر احنا معنا بيه ق و ا ب بعد ن ي كتا ايه ف ر ن ن س ي ا يا دكتور ان احنا ه هاي بدي معانا ش ر ف ايه في ا كذا ج ا دي محتاجي كذا ل ي فده ده ده حاجة مهما <تصفيق> يجب واحد واحد ان ي ك و ر مهما يجب ان يكون مهما يجب ان يكون مهما يجب ان يكون مهما يجب ان يكون مهما يجب ان ي ك ن مهما يجب ان يكون مهما يجب ان يكون مهما يجب ان يكون مهما يجب ا ل ي و ن ت ه يجب يكون مهما يجب ان ي ك و ا مهما يجب ان يكون م ا ل ا ي ب ا يكون مهما يجب ان ي ك مهما ي ع ب ن يكون ا ه م ا يجب ان يكون ه م ا يجب ان يكون مهما ر ب ان يكون مهما يجب ان يكون مهما يجب ل ن يكون م م ا يجب ان يكون مهما يجب ا ت يكون مهما يكون مهما يجب ان ي ن مهما ان ي ك و ل مهما ي ج ان يكون مهما ي ان يجب ان ي ك و ه م هتم... حاجة. ولكن حاجة. ولا حاجة يجب ان تتعامل ت م مع المساعده اخد ل ويجب م ان ا و تتعامل ل مع المساعده ويجب على ان ي ة م تتعامل ة مع المساعده لونج ليام الثان الريبيتنج. بس الربيتينغ ك ت ر في ان انت في الشرطه الربيت على فترات م ت ب ع د تعمل ومتنوعه يعني ومش بس الربيت مش بس ا ل ب ي ت عادي الربيت بطريقه ج د ي د ة ان انت تعمل فيها ش و ي ة م ش ا ع ر عشان كده بقولكم ا م ا ج و ن كيس سلام واحد داخلنا وانت عنده كذا وكذا وكذا وانت معرفتوش هتعمل ايه ساعتها انت ت ح س ان انت متضايق كده انت عملت زي ارتباط كده بين مشاعرك وبين م ا الكتاب فاهميني، ده بيخلي المعلومه تثبت ه بسهولة تستريعهم كده ا مانشمت، لازم مانشمت الانتحان او بعد الانتحان بلسترس بلسترس بعد قبل بلسترس تتعلم الانتحان عارف يتغطر تتعرف قريبة السفنجر تروح لازم لازم زي لازم تعمل عصوي تتعلم في نفسك تتخلي دايما حد او تكون لو او او او حد قريبة. حد انت تكون زي زي فتك <تصفيق> <تروح> تكوبهم عصب <عندهم تصفيق> صخبة انت متضايق اطلع فضيهم في اي حد انت عايز ترجع ناسك ت بس مزع لشيء انت, أنت دي على هاي واحد واناس ما اعتاه عايز في يمكن المتحان مش ان اتو مرة بتتفرق ا معايا في مش أنا. أنا مزعلش الثلاثه تقعد وانت و ا عشان ض ر رؤية الحلاثة لا تكويتشن عن ب ا م ت ح ا ن ع د اي ن ان تحسسك حد علشان ي ك ت تخش اوفر انا, في مش إنت أنا إنت مش الانتحان وقت ن الحياه ع ي ا سكور ل ل ل ي انا ع و ل ي ا ن تاني مش د ل ن ت د ا خ ل ك و ل هذا هو ك ن يكون هذا و ن ان ك و ن هذا ه م ك ان ي ه ا و م ن ان ا ه ا ي ز و ا و ممكن ان يكون ا هو م ك ن ان يكون هذا هو ان يكون ه ا هو م م ن ان ي ك ا هو ممكن ا ي ه ا هو ان ي حصل هذا هو م م ك د هذا ن ا ك ن ت ح ا هو م يكون هذا م و ش م ن ان ك ن هذا م ك ن ان يكون هذا ه م م ك ان ي ك م م ان يكون ممكن ا ي و ن ممكن ي ن ممكن ا ع ة و ن ممكن ا ع ة ك و ن ي م ك ن ا يكون ممكن ان يكون ممكن ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ك ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان وثبالي، مش ع ا ر ف م خالص وثلاثين سؤال بست جسر افضل اجابه انا شايف إ ن هما الاثنين دي احتمال كبير بدها تكون دي ومش ع ا ر ف أ ن ا مختاره ليه تمام انتوا متخيلين أ ن ا كنت طالع انا, أنا مش ر ا ج ب عليكم بس أ ن ا بعت تاني لوك قلت لا وقلت انت حماس بس قلت نفس ك ل م ة يعني هي دي اللي عددت معاك ديه قلت نفس ح ا ج واحدة ق ل ت ن ان ي ا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ج ان ي و ذ ا ك ر ت و ب ان ي ك ل ي ك ا ن يجب ان يكون ا ا ا ن ي ب ان يكون ا ا ل م ك يجب يكون هذا ل م ك ا ن ي ج ا ك و ن هذا ل م ك ع ن ي ج ان ي و ا المكان يجب ا ي ع ن هذا المكان يجب ان ي ك ن ا ا ل م ا ن يجب ان ي ك ا ل م ك ا ي ف ب ان ا ع م ل ت ن يجب ان يكون هذا ا ل ك ا ن يجب ان ي ك و ه ذ ل م ك ا ي ب ان ي ك و ا ل م ك ا ن ب ن ان و ن ه ا المكان ب ان يجب ان و ن هذا المكان ي ن ي ف ي ذ ه ن هذا ك ر ن يجب ان ي ان ان ان ف ك ا ل ا ن يجب ان ان يجب ان ان ان ان ان ي و أنا ك ن ت أجيب ل ك و ا س ف لم يكن ه ن ا الفيديوز م ش ش غ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ا ل ة ه لانه يجب ك ن ت أ ج ي ب ل ك و س أ ن ا مشكله راح ش ا عشان لانه و و ق ت ع ش و مش ش غ ا ل ف ي د ي و ن أ ن ا ك م ش ك ل ط ل و حد يجب س ان يكون هناك مشكله لانه يجب ان يكون هناك مشكله لانه ع ي يجب ان يكون ب هناك مشكله د اشتغل جلدو ميك أنا كنت أنا ا ب من ساعه سته ا عشان أقلاص ص ل حالات كتيرة د سبت من مزارة المهدلة و ن مص لازم طبعا ي وقت و الـ نصف ا عايزة سنتيمتر أ ا ن ف الـ بتاعتك بره هتشتغل ن عن ما لا ا يقل ل فأنت لازم في ت كنت بتبتدي فيه كرة ساعة ساعة من ده رزق ن سبعتك طب لو أ ن ت مش كفء الحكايه دي من هنا لما انت هتتعب بسرعه ن ا هناك او ب ل استراتيجيو هتحس بالاتجاهات ج د و ي الليكوتين ن دي ت ف الاهم س س ب ت أ فلوز ي ا روز ستو تتبعتي او تتعبير و تتعبير و تتعبير ك ت ي ن ا د و ده بخوك تتعبير اسم دو ي و تتعبير و تتعبير ا ن منه و تتعبير و ت ا ت ع ب ي ل ل و مش باش شكادي ت ل ا م و ع ب س ا ن مش ع ا ر انا حافظه بس ولكن هناك ر حاجات بروساية بعصدية ل م ا ت ص غ ي ر ة ل ا كل ك ل مهمه ة م ة جدا ولكنها تتمتع ك بالتعليقات ب ك و ب م وجدت و ه رسمة المواقف وجدت ا ل م س و ا ل ف تاين في وجدت المواقف وجدت ا ودي ي م ع المواقف ك في ا ي ي ز ك س كيف يعني هو؟ لو انت مش فاهم اي ح ا ج ة فاي ي ح ا ج ة ت د ي ك كاملين هتديلك ن و ل ج م ح ت ر م ة جدا ونصف بس فيديو ز بس مبداش واحد ا ف ق بصومه وجوليا مش جي م حلوه ك ا ب ل ي ن ت د و ه ا من بصومه وجوليا ت ي ت ص و ي ر ز ا من الفيديو ا ل ف ي د ي و اللي ان شاء الله ا د ي ت و ر عموما ا ل ه ه ب ه ه ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ن ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ي لن خاصلك ل د ي ا في ح د ث عن اي خمسه ب ا ن ل م ح ت ا ق ب ل كبيره من الناس ونحن نتحدث عن كبيره ح ن الناس هنو ك Uh, لو ا ن ت تتسلى وعندك بزاف م ح ط ر م ى ف ي ر س ت ا ي د و ر ي ب ي ج ن فيديو ويوووورد ل لكي تتمكن من التحقيق من ا ف ا ي يمكنك ت ح ق ل خ ل ف الذي ي ك ن ك ت ح ق ي ق م الخلف الذي ي م التحقيق من الخلف الذي يمكنك التحقيق من ا ل خ ل ا ي يمكنك ا ل ت ح ي ق ن ا ل الذي و م ك ن ك ا ل ت ق ي ق من الخلف الذي يمكنك التحقيق من الخلف الذي ي م ك التحقيق ن الخلف الذي ي ن ك ل ت ي ق من الخلف الذي يمكنك ا ت ح ق ي ق م الخلف الذي ي م ك ن ا ل ت ح ي ا ل س ا ع ة يوورلد ت ل ا ت ة وخمسين بلوك يخلص فى م ت ي ن ا و ر على أ س ا س ي ه بلوك يخلص فى ا ت ب ع ساعات ا ل ك ا ب ل ن ك ي و ف ا ن غ برده نفسك د ي ا ل ف ا ك س بتاعتك اللي انت لازم تتعامل معك الفور ستبس ا ل ل ي انت ب ح ت ا ج ه م عشان توصل للامتحان أ و ل ح ا ج ة إ ن انت تخلص كابلن فيديو مع فرست ي د مع يوورلد افلاين دي كلها أ ي سبجك يعني تاخد السبجك وتشتغل بيه ولو ا ف ر س ت ايد ل و عيدت تبقى كابين كيوباك ال ا ن دي ا -E、م دي عشان تعمل اسسمنت ده هتاخده اربع ساعات و خ دولار للمحاب بعديها ده لازم ي ك و ن ق ب ل ان ت ح م ل شهر على الاقل عشان تعرف تعمل ر ي س كدولار ده انت حاسيت ان انت مش كويس بعد كده يورد اونلاين س ت و س ت ر س كيب و بتاخده ش بلوان سري مش, مش ه كل كلمة ه تمتحن فيها بس هو هيديلك م و ل د ج بتاعت ا ل ا ن ت ح ا ن ت و ا ل ح ا ج ة اللي انت محتاجها خصوصا الناس اللي خ ل ص ه الكلينكا ي الفيديو ز اللي انت محتاجهم ك ا ب ل م حييت فيديوز كابلن حييت فيديوز اللي هي جوراك فيشر اللي ا خ ذ سنه عنه جوراك فيشر اللي انت ر اللي بتسمولهم في و س اندي هو عمل ا ملخص لماستر زبور كله خمس واربعين س ا ع ة كابلن فيديوس في مائه وخمسين ساعه كابل اشوف انت عايز تختار مين انا ا خ ت ر ت د ا و كان بالنسبه لي افكتب جدا ومحتاجش حاجه غنيه بالكوستشن برده كابلن ي كيو بانكوفلين يورلدوفلين ونو لين وين بي ان نفس ا ل ف ك ر ة ب ت ا ع ي ا س ت ي و ا ن انت ب ت ر ع ت اهم حاجات فيهم ايه ماستر زغورد كابلن ي ه ا ي ي د يورلدوفلين ده اهم حاجات لو انت معندكش وقت عايز تخلصها صورة how to do o it started in it's ا ل ال و ل من الثانين و ك ا ل ي ن ك ي ب ا تتمتع ب ا ل ت ا ل ط ر ي ق بس ا ل ت بين ت ت ا ع أسرع ش و م ا ل و ز ب ا ت ا ن والموارد خ ل والموارد و ا ل م ر ة و ا ح د والموارد ت والموارد بعضه ن والموارد سبجكت ا ل م و ا ر د والموارد و والموارد ت ا والموارد اللي في الأسئلة وفي عندها فيها شاست انت هتعملها سكروت بقى م اكتر لان انت في د بالماغولوجي فانت عندما ا ا ا ل ن ض من ميكسل تبشت عارف ا تنتحي في المعركه فده شوية فانت ده تاني احب تاني استن بتقليه ده بعد كده بتعمل ي ن ك وبعد د اندي انت مي عشي تحدد انت قابليها بشاخر لازم صلاح تكون وب عارف بصوا اخر سلايب دي دي ل تاسكس بتاعتك دي ف ك ر ة انا م ل ت ه ا كده ب س ر ع ة عشان م ش ك ل دي أنا أنا بعد ناخد باية سوري تيام احباط انا ما او و ذ ا كبيره ر ة احباط لما ي ذ ك ة فكرة على على طول محل طول بحصل لي التاسكس ومشتغلت احباطش او دي آخر دي ي اتفكرت ا خلاص اخر سلايب انا ياسف جدا انها التاسكس انا اخترتها طول احصلش دي دي عشان ما ليش هم عشر ما تيام بتعمل خ سواء م ا خاصة عارف أشترك يحرق المذاكرة عارف تبادل وتوفير التسكة عندك ي م ساعة وساعة لدي ت بلوك ت ع ما ل وتوافين بينهم لما حسبتهم سواء في استجمام او ستتهم كانوا ستين تاسك ل ل م ذ ا ك ر ة وستين تاسك للحل فأنت كل يوم حتى لو فضلك س ا ع ة في اليوم أ و ساعتين أنت عارف أن الساعتين عارف دولار ممكن يفهموا ع معك ل و ا مصد في آسف فأنت مش ح ص ل ن ي م ت ب ط معاك من ن أنه أنت ي ت د ي دين أو تفلس عارف ان الساعة دي ممكن تريك سيوزاك صار على بتاعك تسمع كويس. او في د ي و نص التاسع الفيديو ك م أ ي ص و ر ة عايز تفهمها أ ي مرض أ ن ت مش ف ه م ه كويس خش على ابتديت ونفهمه المستكس ماخدش بريك م ت م ا ش ق د ا ل م س ك ا ل ي و ا بتاعك متمنش بريوريتي ليه و أ ن ا شوفت ناس أ ج ل ت س ن ة ونص ك ا م ل ة عشان ك م ي ن م ي س ت ك س ي ي أ ل ي أ ج ل ي أ ج ل ودي علي فلوس صارت يوم ياو أ ن ت و فلوس ماتتو تقولوا لي الحياه どうぞ。 و ر س م ي ا في نقله السكر و ا ل ا و ض ا ل ص ل ب ي you、mm. I'm not- Get into medical college a n d of the It's very p i c k l y In medical college,、so、I don't know how to get any h e d p you can do that. So, I'm g i n g to do this. If I'm still an international student, I'm insistent, I'm persistent, and I'm going to make a little c t of work. I'm a o i n g to do this. I'm going to apply. Apply no matter what. b a u s e apply either, I'm going to go to Harvard, Stanford, and Yale University. f o I'm going to do this. w h a do I have t do? عند ح لان تقوم بفعلهم بفعلهم يمكنك التعليم ن على الافكار د ة و والتعليم على الافكار والتعليم We give to international students、uh, most financial aid.、So、we have to check that and really get into contact with these p e o p l e These very useful links. a I'm going to go through it. It's very, very useful. It's not just a link to the course, but it's also a link to the course. the most c o r m o n t h i s the American diploma students is t h College Board. at 私は e 校の i 校の学校の学校の学校の学校の e 校の o 校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学校の学 A coursework in the United States in order to increase your chances going to do with I'm the coursework. get to going accepted. I have to show them that you have a degree in science, that you are willing to e take your education there, and it shows t h e that you are persistent. 私たちはそれを知りたいと思います。 ولكن يجب ان نتحدث عن المستقبل ونحن نتحدث عن المستقبل ونحن ن ت ح د ل عن المستقبل ونحن نتحدث عن المستقبل ونحن نتحدث عن ا ل م س ن ق ب ل ونحن نتحدث عن المستقبل ونحن نتحدث عن المستقبل ونحن نحن نحن نحن نحن نحن ت ح ن نحن نحن ن ي ن نحن ك ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن ن ا ن نحن ن ع ن ن ح ت نحن ن So、um, it's, it's never impossible.、But、we actually have, have a great way. And that's the b r u e s t h a y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 ファンは5分のの1で、ファンは5分の1で、フの1で、ファンはは5分の1で、フは5分の1で、ファで、ファは5は5は5は5は5は5は5分のの1で、ファンはは5は5 Second year medical student.、Uh, at the time, can I join your team? Well,、um, this correlation with. No, I have、no, i n d No, a lot of research. r r e e doing today. It will be about cancer and oncology. Well, with Have a a post online. If you, if you need And I'll have y g u l o a、Heh. okay. yeah. Swo And、is h a a l okay? And it i fine to,、uh, for, for other students from other universities of life to join the team i g t now? Yeah, sure. Anytime. Okay, okay. okay, okay. I agree in a certain way. And my,、uh, my Facebook, my email, I'm going to see you at an event. s So、uh, you can contact me、uh, and you just send me your information, h inshallah, we, whenever we need to form the team and I can contact you. All right?、Okay. Anything else? Yeah.、Uh, it's like,、uh, <laughs> no, no, you're obviously years ahead from all the students. Like, how, how does this get you? Like, I mean, the community, the, the university and the mentality is there. Well,、um, I try to survive. How do you survive? Yeah, how do I survive? Well,、uh, it's because I feel responsibility towards the people I'm living in. And if I you f i n that society is kind of nice a n they kind of not like what you really appreciate and what, what you really feel you have to be in, you can't j s t go to the border. I'm not g u r e if I have a community there, let me just go to the border、uh, to k e n y or there. But I think that everyone in the world can't just o go to Kenya or there. to o a、oh, okay. y、yeah. Thank you. Third、uh, speaker today, Dr. Aziz Fahmi, a senior medical student at Pastor Aini School, a、uh, stem cell researcher at the Harvard Stem Cell Institute, w i l、we'll、l turn at the、uh, uh, Wake Forest Institute for Regenerative Medicine.、Okay. ل ا ن ا يمكنك ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا في ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ي م ان ت ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ا ت ل م ان تتعلم و ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ع ت ع ل م ان ت ت ل م ان ت ع ل م ان تتعلم عيشه ا كويسة كويسه د اللي ما عايزين انه الثاني حكل ندعي وعارف ا ح د ي ش مش بس ع ا انه عايش عيشه يعني شايف مش مش فمش عايشة الناس اللي مدرك كويسه فواحد وعارف شاف عايش انه عايش الدايه مش شايف الناس اللي مش ن اللي, عايش عايش. اللي عايشة للواقع ا يبقى عنده ع وبدأ ب كره ت ولكن لدينا نظره على ا ل ر ن ا ف ي و ن ل د ن ظ ر ه على ا ل ر غ ي س ل و هو ع ن د ه ا ل ر غ ب ة ن ان ه ك و ي ح د ي ن ا ن ظ ر و ع الرغم من ان ي و ن ل د ا نظره ع ل الرغم ش ن ان يكون لدينا نظره على الرغم ش ع ا ي ش و د ي ن ا نظره م خ ا ل ص ل م من ان ي ه و لدينا نظره على ا ل ر م ا ف ي ح ي ا ت ه ه ع ت ح و ل ر غ م م ان ي ك و لدينا ن على ا ل ر ي م من ا يكون ا د ي ن ا ن ر ه على الرغم من ان يكون ل د ن ا نظره على ا ل ي غ م من ان ي و ن لدينا ن ظ ر ل و ا ح د ف ي ن ا م ي ن ف ي ا نظره على ا ر غ م م و ل و السؤال ا ل ث ا ن ي إ ز ا ي لو انا أ ي واحد غير ده, أبقى ده. ازاي إ لو أ ن انا إ س ن مش ع انسان ي ش مش و عارف ي ش اعرف إن انا مش عايش وعيش و لو و و لو و الدكتور وليل إزاي زى ان انا لو مش عايش عائف ان انا مش عايش اعيش ولو انت بقى عايش ومش عارف انك مش عايش بابنك ناس مش عايش طيب انا هراكم ناس في زي ما يعن كثير تعديب في اسمي في انا انا سهل على قال طالب الاصر مش مش مش مش مش مت سرع بقى طب لاشر ده سنة 6ة Uh, كنت رساله、uh, uh, في وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد و ك ا ل ا ر د وكالورد و ك ا ل و ر ا ل و ر د وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد و ك ا ن و ر د و ك ا ن و ر د وكالورد وكالورد وكالورد وكالورد و ك ا و ر د وكالورد وكالورد و ك ا و ر د و ا ل و ر د وكالورد و ك ا ل ي ر د وكالورد و ك ا ل و ق ت ي انا شايف ان الناس الموجودون ل ي دلوقتي من الناس المعلومات ا ل ل ي و ص ل ت ن ي م ن ه م م ل ظ م ن ا ي ع ن ت في critical point at our life and certainly at point life كتك المعلمات والعالميه ا ولكنهم لم يكن لديكم سنوات و ا خ ر كلية ب ت ا ع ت ك مش ع ا ر و ا ن ت عايز ت ر و ح ي ن ب ا ل م ب ط و ي ه ن ا في ا ل بخير ل د ت ص ص ه س ف وانتم ل خ ي ر ف ا ل ل ك ا ن ت م ك خ ن ا وانتم ي ف ف بخير وانتم ا ب ف ي ر وانتم ب ف ي ر وانتم ب خ ا ر ا لقد د ن ي ا ا و اردت الاند ب و ي ب ت ان ع ع ي ي ي اذهب ع د مموضوع ا ل س ك ب ت ا ع ه ت م ش ي ازاي؟ ئ ه مش عارف ايه؟ طيب ولكن ا ي ه ب الى ا ا ل ل ي انا م ش ي د ه يعني ه ل ك ن اذهب ا خ ت ر الى المشيئه س ت انا ولكن اذهب الى ي المشيئه و ت ما ت ف ولكن بحد ي او لديك ا اي فورس ب انت د ل قوه في حياتك اليوميه ت لا ح ت ك ا ل يمكنك ي ل ا اي قوه ا السؤال في حياتك ل ف ب ا اليوميه و ل ه ا ك م و ت ت ت ا ل ل ي ع ه م بانهم يمكن يكونوا من ا ل م م ك ي و ن من ا ل م م ك ان ي و ن و ا من ا ل م ك ن ان ي و ن ا من ا ل ك ن يكونوا من ا ل م م ك ان يكونوا من ا ل م م ك ان ي ك ن ا من ا ل ن ان يكونوا م ا ل ن ان ي و ن و ا من ا ل ان يكونوا من الممكن ان يكونوا ل م م ك ن ان ي و ن و ا من ا ل م ان يكونوا من الممكن ان ي و ن و ا من الممكن ن ي و ن و ت من ا م م ك ن ان ي م و ن ز م ا ب م م ش أ ي ح ا ج ة في ح ي ا ت ي ه و ن و ت من ا ل م ش ك ل ة ف أ ن ت ا الممكن ان ي ك و ن و م ج م و ع و ا من الممكن ان ي و ا ل أ خ ي ر و ن ا ل ص هتبدأ تحدد ت ق و ل ل ن ف س ك أ ن ا ع ا ي ز أروح ف ي ن و إ ز ا ي ه ر و ح ه ن ا فاول ح ا ج ة ع ل شنتر ا ع ف ت جواز ا على س ل ديلازم ن ب د أ م ن او ل أ ل خلص ا ا ل ف ذ ل ك كبير ة جدا ك ل و ا ح د في ن ا ز م يكون عايش هل م ا ل هذا في جولد هول ا جولدا هول ا ل ي م ن ه ه ت ط ل ع م ن ه ا ل م و ت ي ف ز ي تاكلهم ي تسعم ح ي و م ق ل و ن ي أ و تسعر س ا ع ة أو لسعتين ا ب ا ل ل ي ل عشان ل تامل مجود أ و اكتبي ي ماشي ع ا ن و ص ل ت ه ل ح ل م ن ا فهل ي او ل ن و ص ل ل ل ح ل م ن ا انت عايش لي أنا, انا عايش لي انا عايش لي هدفونتا لاتقول وحفينه انا دلوقتي لو جيت حطيت واحد شايف وقوله ب نشن هايعرف ينشن ع ل المكان ده او قريب منه لو واحد مغمض عينه وقوله ب نشن مش تفري لأن هنا زي هنا زي هنا زي هنا. فالجول ده هو عامل زي ما تكون انت شلت ا ل حيطه من قدامك لازم تكون حاطه حلم حلم مؤمن بيه جدا عايش عشانه ق و ي تتنفس عشانه لو قالولك ا عيش يوم واحد من غير ماتقدرش عامل زي بالظبط اللي قطع عنك النفس دي الحاجة ل ولكن ح ي د ة ا ل ي ف هذا ه ل كان ا يجب ان يكون م ل ي ف هناك ويقدر اجراءات اقصى اقصى ي ده ا ويجب ان يكون الحلم هناك ا ت م ا ج ر ا ل ا ي ه ت ويجب ان يكون ل كلمة هناك ت متشعرف الناس دي اجراءات ت ل وفي ا اللي عندك. دي حاجات ل ل س ك ي دي ز عندك منها جزء مكتسب وجزء كبير جدا حاجة موجود ربنا سبحانه وتعالى زرع الكنز ده جوه كل واحد فين واحد بيعرف يتكلم كويس واحد بيعرف ينظم نفسه كويس واحد بيعرف يفكر كرياتيفي ت لي واحد عنده بحث د ا و ب في البحث العلم وعنده ق د ر ة على الاستكشاف ويستقصع ا ل م ع ل و م ة واحد عنده ق د ر ة على الحفظ دي الحاكتين بايه حواليك بيقولولك ايه بتقرفهم بتحك انت نفسك والناس مينفعش ا ه مش منطقي تماما ان ه واحد يكون كل الناس بتقوله انت شاطر في ح ت ة معينه وهو عمال متغافل ا ل م ي ز ة دي والكنز اللي ربنا زرعه جواه علشان يحارب في ص و ر ة نجاح بتاع حد تاني واحد بيعرف يفكر وهو بيحاول هو بتاعه ويحفظ في ويحفظ ويحفظ ويحفظ ويحفظ بقول لو وقتك وبدأت كلياتف اللي يعافر النظام بتاعه بتاعه انه الامتحانات الـ ويقافر ويقافر ويقافر ويقافر ويقافر. انا ان انت لو استثمرت بشكل سمارت انفست يحفظ بيعرف بيعرف بشكل يفكر يختلق في في في ربنا سبحانه وفي ت ا ل تدهولك هتلاقي ن س ك ب ت ن ا ج ح ب ا ل ش ك ل ا ل خ الذي ص بتاعك وهو يمكن النجاح. النجاح ان ي ز ي ن هناك منطقه ي ن المخيمات التي ي ا ل ن ان يكون ا ا هناك منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ب ق ى t h i ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه لو انت عايز تعيش حياتك بشكل سعيد ماتربطش نفسك بشكل ت ل انا عايز اعايش ن لغاية اجيب الفيلا أم 200 دولار والعربية ما دولار الـ دي مش هي الحاجة ح ت سعيد ا د ة لان التجربة ناس انا و توصل ل اللي لك السعادة حاجات دنيا عايشين حياة سعيدة حتحقق تربط في سالتي ناسي سؤالي. هو أنا هتخرج من نفسي سؤالي ك ف العالم العربي في الشرق مبالك في هو س م انا هاتخرج فيه طبور طويل د جدا جدا ا من ا ل ن ا س و ق ف ي ن في الطبور د ه أنا فين فيهم؟ أنا مش عارف. بس أكيد فين يعني عايرة ورا فيهم؟ مش بس طيب حسنا كل الناس بتتخرج عشان تعمل نفس ا ل ح ا ج ة اللي الناس قبلوها、عملوها. يعني مثلا احنا بنعالج السكر ب ا ل ط ل ا ق اللي قبلنا ق ل و نعالجوها سكر ا ل ع ا ل ج و الضغط ب ا ل ط ل ا ق اللي قبلنا ق ل و نعالجوها الضغط ففي شتريه تانيه خلينا نغير الموضوع ده ش و ي ة ساعتها ن ب د أ تدور شويه ة عمل ر ي س ا ل ف ل ق ي ت نفسك الـ تتخرج مع ح ا ج ة اسمها الستم سيز وما بيقولوا عليه ا ل ر ج ا ل ت الماليه الموضوع ده ا ل ر ج ا ل ت ا ل م ا ل د ه موضوع ق ا ل و حوالي اربعين ساعه بس ا ل ف ك ر ة تبقى الورق ق و ي لما قدر جراه اسمه انتوني عطالله ا ن ي ع ن يزرع ي بلادر ه عندهم ا احيانا عيانين مثلا المثالة البولية او البلدر يكون دي ف ي ه ا مشكلة ف عيانه ن ا ز ن ن غ ي ر الطبيعي إن انا خ ا انسان اعيش عشان احطها في الايه؟ من في المريض الانسان في في من عشر سنين ل أ و ل م ر ة في تاريخ البشريه ة عملوا يعني معمولة بلادر بلادر التوتى اللي ل تيشو انجينير دي ا جوا اللاب كل التيشوز ا كل ت عملوا ت ه ا انواع الخلايا اللي موجودة فيها كل و و وزرعوها جوا ج د ة فيها ا إ ن ن س ا ده ل س ه ل ل ب ا د ر تيجين ش و وأنقذت ز غالب حيات كان يعاني المشاكل بتاعها ان البلادر بتاعته بايزا تاني على كل بني عشر سنين ممكن تكون تاني ح آدم كده ة واحدة من خمس مرض سنين في اسبانيا واحدة كان عندها في اللي الضرع ب هو ت في التراكيه ك ي ل ا ل ق ن ا ة الهوائيه قصب ا ل و ا ئ ي فعملوهم فال... برضو تشغيل و ا تراكيه ه س ب جوا م ل اللعب ن ا س ل ي س بسطة خلايا جدا م وجوا د ة في ل ل ب بتاعتهم بايزة ك رأيك ر ي ايه ا و نقدر نزل علهم ل ل ا خ ا ي ا ا دي جوة ل ب ك ء سربه ي تفرز الانزيم اسمه ل ا الانسولين ده وتعالج ل ي ع ن د مشكلته وعندهم اللي عندهم كل دول كل الأمراض الكرونيك العيانين عندهم العيانين عندنا ع احنا دي الأمراض ما م اللي اللي الطب كل كل ل في ب ت معها عالب انه خالص ولا اي شيء فيها كل اللي احنا ن ب ع ع م م ل ا التي تعيتها او هو اعراضها ه و د هو الحلم ا ل ل ي يجعلني اشعر انني ا ب ع م ل حاجة م خ ت ل ف ة او ج د ي د ة و انا دائما ح ي د ب ر ب ط حياتي ب ا ل ح ا ج ة ا ل ل ي ف ي ه ا م ل طيب ا ل س ؤ اكون ل ل ا ل كله ا م ممكن ده ك ي احلام او science fiction ازاي تقدر تحوله من احلام او تقدر تحول حلمك انت اللي انت شايفه الى opportunity على ارض الواقع وكنت ت تخش فيها وتعمل عملته ب د أ فيها فيها اللي حاجة الواقع انا عملته ان للقلد practical انا ل اللي حصل ا و ن فرقة على اداره ن ت و اعطالها ه اللي عمل و دولتين تشو بيحاولوا كيدني كيدني ايده لسه إن ترايل انجينير في ماسك هم اندر على م و تشو دول الفيديو ا انجينير عشان يزرعها دول عيني. انا شفت كيدني عيني ع ده ل تد شفته تد على و ك نفس ت اوه ي ي ا ل ر ش ا ن انا بداهر ع ل ى نفسي ح ي ج د ا لقد اردت ان اكون هناك من يوم ي ان اكون هناك من يوم يجب ان اكون هناك من يوم يجب ان اكون هناك من يوم ي ج ة ان اكون هناك من يوم يجب ان اكون ه ا ك ب ن يوم يجب ان اكون ا ك من ي يجب ان اكون هناك من يوم يجب ان ا ك ت ن هناك من يوم يجب ان يكون هناك من يوم ي ب ان يكون ه ن ا ل من ج ب ان ي و ن ه ن ا ل من يوم ي ج ن يكون هناك م يوم يجب ان يكون هناك من يوم ان يكون هناك من يوم يجب ان يكون ن ا ك م يوم يجب ان هناك من يوم ي ان ي ب ان يكون هناك من ب ان يجب ان يكون ه ا ك من ي ج ان ي ب ان يكون هناك م ي ان ي ك و هناك ي ب ان ي و ا ك من يجب ان ي و من ي ي ع ن ي م ا ع ن د ك ش previous any يعني س مدارس ن ت ا ر س د ا ر س مدارس مدارس مدارس مدارس مدارس مدارس مدارس م د ا م ر س مدارس مدارس م د ا ل س مدارس مدارس مدارس ا ر س مدارس مدارس مدارس م د ا ل س مدارس م د ا س م د ا ر د ا ر د ا ر س مدارس م د ا ر ا ر س م ا كنت side by side م ع ا ل ر ج ل د ا ر م ا م ا ر مدارس م د ا ر م ا ر م ا ر س مدارس م ا ل س مدارس ا ر س مدارس م ا ر س م د ا ر ش م ا ر ي ب ا ل ي مدارس مدارس م د ا ر م د م كنت س ا ي د و م ب م س ا ي د الرجل د ه وخدت ه ن ا ك أ ر ب ع ش ه و ر ر ي يمكن ان ي ك ا ن هناك ن ا ض للتعلم أ ن اجل ان ي ر و ح هناك ع ش ا ن أ ت ع للتعلم م صح؟ ي ه عشان أ علشان من م ك أ ن ا لو خ ل ان ص خ ي ن ا ن ع ن ا ل ف ك ر ة ا ل ت ق ل ي د ي ة ب ت ا ع يكون هناك عرض ل ك ت ش ا ف ع ظ ي م ج د اجل في ان يكون هناك عرض للتعلم د ل من اجل ان يكون ي محدش ق ف س هناك أو ع ا ض للتعلم ا ل م و ض ب ع ي ن لديهم مسؤوليه ممكنه ن المتابعين ل ي ه م ممكنه من ا ل م ت ا ب ع ي ي ه م ممكنه من ا ل م ا ب ع ي ن لديهم ممكنه م ا ل م م ك ن من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من ا ل م م ك ن من الممكنه من الممكنه ك ن ي ل م م ا ن ه من الممكنه م ا ل م م ك م الممكنه من الممكنه من ي ل م م ك ن م الممكنه م ا ل م ي ك ن ه من ا ل م ه م ا ل م م ن ه م الممكنه من ا ل ل م ك ن ه من ا ل م ل ك ن ن ا ل ا م ك ت ه من الممكنه من ا ل م م ج ن ه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من ا ل م م ك م الممكنه من ا ل ي م ك ن ه من الممكنه من الممكنه ن الممكنه من الممكنه من الممكنه ا ل ي م م ا ف ي ه ا ش اي تجديد على الاقل ده أنا ان أنا ما بحبش أعيش عشان احفظ جوايا ب س س بروتوكول او احفظ ط ر ي ق ة ممكن ع ع ا ن ة او احفظ ل ل ي دي ان ت ع م ل واحد ا يكون ن تتا ارباق انا احب الحاجة اللي يكون فيها نوع إن من انواع التفكير او ضفه ا شيء جديد في الحياه ة د من لي ممكن المعلومة نسبالي تاني يكون شطر جداً في الاستيعاب يطبقه الواحد جدا الحفظ. في وفي يحفظ اي وعنده هو شطر بالزبط. قدرة لقد تتركت ببوكس مريانه وفقا لانه يجب ان يكون لدينا ممكن ا يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون ل د ي ا ممكن ان يكون ل ي ن ا ف م ان يكون ل ي ن ا ممكن ان يكون لدينا م ا ك ن ان يكون ل ى ي ن ا م م ك ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون ل د ن ا م م ن ان ي و ر ه د ي م ن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان ي و ن لدينا م م ن ا ل لدينا ممكن ان يكون ل ي ن ا ممكن ان يكون د ي ن ا ممكن ان ك و ن لدينا ل م ك ن ان يكون ل د ي ا ممكن ان ي ك و ل د ا ممكن ا ل ل ي ب ي ق و ل the future belongs to those who prepare トップはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはうしたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ونبنى لهم تماثيل ونعمل وب... ب عليهم ذكرى ونسموهم ا ل ق ا د ة وهم دول الناس كلهم بتبين بعضهم ليه لانهم يحتفلون و ي ش ت غ ل و ا بالمشي ف ج ن دي ي ب إ ا ن د جدا و ع م ل دقوب ج د ا م و ي ز و ر عليها م ج و د كبير جدا ويقنعون كل الناس عليها أ م ر ي ك ا ك د و ل ة بتختلف عن بلد السين ليه ا ل ص ي ن بلد ا ق ت صديه ا كبيره جدا عدد مهوم من البشر ق د ر ة ا ن ت ا ج ي ة رهيب ة لكن لا يمكنك اي ش ي ج د ي د ة الصين لانه يمكنك دي تؤطل ان ا تتمكن حاجة من التقديم من اجل الاعراب ا ل ل ي ع ن د ه م كل ح ق و ق الاعراب م ك ت ت ت كل ل ا ا خ ع ا ا ت ل ط ي ة ا ل ل ي ه ت ط ل ع ع ن د ن ا من ث ل ل ا ا في ت ك و ل اجل ا ل ا ع ه ا اللي ب الصيني ا ف و و ا ل ك ك ل د ق م ن إ ن ت ا ج ا ل ال ر ي س ك ه ا ل ل ر ب ي ه ل ذ ل ف ي أ م ر ي ك ا ل ذ ل ك ا ل ش ر ك ا ت ا ل ك ب ي ر ة ز ي آ ي ف و ن و ا ب ل و ن ايفون ا ي ف و ل ا ي ف و ل ايفون ا ل ف و ن ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ا ي ف م ن ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ا م ل ا ي ي ن ا ي ف و ايفون ا ي ف ن ايفون ايفون ايفون ايفون ا ك ف و ن ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ا ي ف و ايفون ايفون ا ف و ن ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ا ي م و ن ايفون ا ي ف و ا ر د ة د ايفون ا ي ف و ا ر د ة ن ايفون ايفون ايفون ايفون ايفون ا ي و ن ا ي و ن ا ي ف و ايفون ايفون ا ي ف و ا ل ف و ن ايفون ا ي ف ا ي ف و ي ف و ن ا ي ف ن ايفون ايفون ا ي ف و أنا رحت هناك ويك فورس ت ه و ر كنت ب ش ت م ح ا و ع ا ل ل ي ع ل ا ق ة بـ Regeneration of the Kidney of ز ي م المواد أ ق و ل ك ل أ ن كنت ج ا في ل ن ا ل ب ي ر ه لتقديم المواد ا ل ك ف ي ر ا ه لتقديم ا ل م و ض و ع ا ل ك ن ي لك ر ه ن ت ب ش ت ق د ي م المواد الكبيره ن ي ت ا ع ونشيل م الخلايا اللي فيها كلها ب نعمل عمليه ديسيلوريزيشن ب م ا د ة م ع ي ن ة وبعدين بيبقلنا ى البيت زي مثلا ما تكون كده وشلت منه كل الطوب وبقلك ى العواميد بتاعته ا ل ل ي ج ن ا ع ا ي ز ق و ل ه د ن ك ان تتحدي إن من الممكن ان تتحدي من ا ل ك م ي ة ا ل ت ح د ي ا ت ا ل ل ي ك ان ت ب ت ق ا ب ل ن ي ق ب ل م ا ك ن ا ق ر ا ر د ن من الممكن ا ش ت غ ل ف ي م و الممكن د ن تتحدي من الممكن ان ت نهولة ج د ا و ك م ي ة ا ل ت ح د ي ا ت ا ل م ح ب ط ة ك ان تتحدي ك من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي م الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الممكن ان تتحدي من الهند من الصين من إيران.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 و بقت ا ل و ر ة اللي ا ح ن ا ا ش ف ي ن ه ا م يجب كلها ان ي ع ي خليت ي ك ع ن د ك و ا مستقبلا ا ك م ت ت و ع ع م ا ت خ و ي ج ح ت ف ي ه ان خلاص ا كفاء كده يكونوا لا حيزك كتب اللي م ي س ت ق و ل ا ب ي ويجب ل ا ان ما يكونوا ت ي حاجة مستقبلا ا لا ي م ك ن ة ا ل تكون لديك ت ي ا و ل د ما ت ق و ل ش ا س ك ت ي ا و ل د مش ع ا ر ف ا ي ه لأ ا ن ت ك ل ما ك ا ن عندك ا ل ر غ ب ة و او ل ل ا ن ك تحقق ا ل ح ل م ب ت ا ع ك زي ا ل ط ف ل د ه ب ا ل ظ ب ط كل م او لديك ا ل ح ا ج ة ا ل ت ا ن ي ة ا ن ك ا ن ت متحطش حد ل ح ل م ك غ ب د او shoot for the moon. Even if you fail, you will somewhere amongst the stars the the for moon you you if fail even land will م ت ح ل د ل ك ا ل ه د ف ب ه او ل ن ت ك ل ا ل ح ا ج ا ت ا ل لديك الرغبه او لديك ا ت inside your mind غالبا مش حاجات اوتسيد ا كل العقبات ا ب س ت ك و ل ا ل ل ي م و ج و د ة في الواقع ب ت انا ع عارفها وكلنا حفظنها كلنا بنحطها في, في, في, في تقديرنا وحنا بنبني لسبب ح ل ل م بتاعنا واحد بس ان ا ن ا عايزين ندي نفسنا حقوق التقدير ضمير انا مش عايز احلم علشان اكيد الناس هتحبطني اكيد ح ف ش ل اكيد مش ه ا ر ف اغير اكيد انا فين الاف الناس د ي كلها غير فيهم ايه ن الحاجات دي آه موجودة مندرك التحديات انا فعلا دي بس سدان لما ا علشان انت تفضل عايز, عايز ن تجي فيها نصحتي العقبات شير حلمك الارض الواقع سداني حتلاقي من التتجاوز العقبات دي. وده اللي أنا عملته وقت الطريقة الى اللي قبل السفر اقول انا دي فيش من انا وده ل ق ي يعني ت عقبات كانت ت ي ر ة ج د ً بس بتلاقي ف س ك بطرف ت ج ا ا ا و ز ز ه ل مثل يكون عندك و إصرار ح ا ا على ل ه د ف د ه لدرجة القضايا التي تتمكن من المستقبل و ع ل م في ا ل ب ا ي م ل ت ط ي ب ل ي ه م التي روحش م ث ا حاجة م ق د م ة ش و ة حاجة م ث ل ا ت ك و ن من ع ل ى م س ت و ق ب ل من المستقبل ى و و ف ع ل ا مكان لدينا مكان لدينا مكان ل م ي ا ك ز ا ل ل ي م و ج و د ة ل غ ا ي ة ا م ا ن ده أ ن ا م ق و ل ل د ي ن ت و ا ن لدينا ده ا ل ل ي هو م د ي ر ا ل م ك ا ل أ ي ن ا مكان لدينا م ك لدينا ك ا ن لدينا م ر ا ن لدينا مكان لدينا م ك و ن لدينا مكان لدينا م ا ن لدينا مكان لدينا مكان لدينا م ن لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان ل د ي ا ن ي ق ا ل ل ي و ا ل ك ا ن لدينا مكان ل د ي ا م ن ل د ن ا مكان ل د ي ا ك لدينا مكان لدينا م ا ن لدينا مكان لدينا مكان ن ا ز ك ا د ي ا مكان لدينا طب إ ي ه ر م ا ي ك ع ا م ل ل ك ا ل د ي ن م ك ن د ي ش ن ا مكان لدينا ر ف ا ن د ي ن ا مكان لدينا مكان لدينا م ك ا د ه ا ولكن هذا هو مستوى لكن لدينا هناك من يقول لك اننا نتحدث عن هذا ا ل م س ت و ب ا ل ح ا ج ة ا ل ل ي ا ح ن ا م ت ر ب ي عن هذا المستوى الذي ف ق و ل لك اننا ن ا what if ذ ن ا ف ش ل ت و ى ا ل ه ي ب ق و ل لك اننا نتحدث عن ه ن ا ا ر ف ض ت و ا ل f e e l i n g of rejection د ه ص ع ب ج د ا المستوى الذي يقول لك اننا ن ت د ث عن هذا المستوى ا ل و ق ت ي لك اننا نتحدث عن هذا المستوى الذي يقول لك اننا نتحدث عن هذا ا ل م س ت و ف ش ل ت مش ه ب ل لك اننا نتحدث عن هذا المستوى الذي يقول ا ت ر ف ض ا او ا ن ن ا اضل زي ما انا في المكان انا فيه وراضي ومتحركش ا ولا خ ط و ة الادام الحاكم كانت مثل ان انا اخذ الرسك و ب د أ ت ارسل ا الناس من هارفرد ع ل ش ا ن اروح لهم ب ا ل ر ك م ي ن د ش ن لتر د ه و طبعا هو هنا بيننا إن اتقبلت لان ا ل و ا ق ع دائما مش و ا د ي زي ما انا ب ن ا ت خير ل ه ده لنا انا بعد ما ر و ح ت و ي ك ف و ر ز وعملت لسر ش وعملت ش و ك و ي س وحتى ط ي ك م ا مدينه رجل دا ه عترسل ا ما يقارب من مثيل دكتور مثيل دكتور ومراسل ا ل دعم ل ي ه ا ر ه ق ة و ص ع ب ة في ك ت ا ب ة ا ل إ ي ملات ي ونكتور تبعت س ت ن ر ا ل ر دو م ش ع ا ي ز ه ك م ي ة ا ل رصد لجاني ل ي كان ي ك ف ي من المملكه ل ي ن ي يعني اوه بطلت لدينا ارجع ا و ح ش من قبل م ز فرد امريكا يا انا حتى واحد كنت قاشل سفضلت حاول ا ح و لغايه كل ي و إن انا ع ز اروح اتعلم و الحاجة ل دي ي لان الى اللي انا بتقربني ان انا انفع هي هدف عايز اكبر خطوة عدد ما ن ل اعمل ن تكون ا س سبب حاجة جديدة قد تكون سبب في شفاء عدد ك ب يوم ر من الناس لغايتنا في ي دكتور من الدكاتره دول بعتلي ورد علي وقالي ل احنا كانت يو ان عندنا وكانت المجال انا كنت فيه برضه في الكيدني بس المرة دي كان احنا بنامي الحاجة حاجة نفس كنت بي يجب تتجرب برضو بس بقى في فيه في دي شوية شغلت اعلى هو اسمها Induced ولكننا ا ب ع م ل إيه؟ ل خلية أ ب ط ر ع ن د قدرة ه هي ا أن ت ح د ا عن ا ل أ س ج ة الامور ل ي في ل ج س ا ن ي ة خ ا ل ص ع ا ر ف ي ن ت و ا ل ح ي و ا ن ا ل ه ا و ل بتدي ا س م ه ا ت ت ح د ي عنها ت بسأل س ف ا ل ك ن ه ا نفس بس ممكن تتحدث خلية خلية خلية مصل، عنها ولكنها إ ي بس بتدي أ ش ك ل م خ ت ل ف ة ج د ا م ن الخلية ه ا ا ل إزاي أ ن ا ح ا و ل الخلية د ي لأي ن و عنها م أ ن بس قبل ما توصل للسؤال ده في سؤال قبل كده ازاي اصلا تدير و الخلايا ن من ا الحكاية دي ه هو يحولها ا جائزة العائب الياباني نوبل شينيا يامناكا ان من من بياخد اديبوستيشو قال خلية الجلد ويرجع انك مثلا بروبراهم بتسافر لقد ن ا ب ن ع م ل ا لكي ح ا تتمكن من الموضوع م ل الموضوعات التي ت ت ا ك ن من الموضوعات ا التي ن ت ن ا ك ن ت من الموضوعات التي ا اه انا ع ب ت ه ا م ع ك م و و ل ل ن من ف الموضوعات ف ا ي التي ت ل ي ك ن من ا ل م ي ت ا ح اسمك ي ه ب ق احمد ج ب ر ي تستخدم يا رب ماشي ر جلال احمد سافر تقول احمد ن ا ا ل ق ص ة ا ل ل ي انا ح ك ي ت ت لكم عن تجربت الشخصيه ة مش تلخبط لا تنطبق فيكم على كل واحد فيكم ادراكي للواقع او سوء ا ل و ا ق ع او اننا مش راضي عنه او اننا مش متعلم بطريقه ك و ي س ة لاننا ي ع ي معندش ا قدر ة إن اننا نطور الواقع ده او اننا نحوله من ش ي ء سلبي الى فرص ممكن نستفاد فيها اننا ابدا افكر خارج الصندوق مبقاش عايزه في نفس ا ل ت ق و ر ومن نفس الخطوات الالاف ل ي غيري بيقدروا يعملوها اننا يكون عندي حلم اربط حياتي ب ه الدرس اللي انا ت ع ل م ت وانا في ويك فورست اننا تصنع الفرصه خاصه لك مستناش حد يمسك يدك ق و ل ك تعالى نقدملك او تعالى لكن ل د ي ن عندك الانتباه في الموضوع ا ه خ ولكن لدينا ا ل ا ن في ب ا ه في ا ل م ي ك و ن ع و ل ك ا لدينا لعنك أن ل الانتباه في ن الموضوع ولكن مع لدينا مع الانتباه في ا ل م و ل و ع و ن ك ت ت ع لدينا م فعلا جدا موازين المؤسسه التي نحتاجها لحياتنا ونجزها ا لها ي ت ن واخيرا ن ك انك انك انت يكون عندك اسرار على تحقيق اي هدف ده ولكن خ ي ر ك ك ن تتعايش ت مع الناس ا ل ل ي ح و ل ي ك و ن ك ا ن ت اختلاف وجهات نظرهم انا كنت ش عند ي وقت طويل معلش ا ن ن احكيلكم تفاصيل ك ت ي ر ة بالنوعيه والدتي بس ك ن ي ان ي ك ن هناك ا ك ن ان يكون ه ا ا س ت ف د ت م ان و ن ن ا ل م ب ا د ئ العامة د ي ف ي ت ط ب ي ق ه ا ف ي ح ي ا ت ك و ن ه ن ا م ك ن ان ي ن ا ك ي ش ي م ان ي ا ل شخص ي م ن ان يكون هناك اي ش يمكن ا يكون ه ي شخص يمكن ان ي ه و ع ن د ه قدر خ ن ان يكون ا ك اي ش خ يمكن ان يكون هناك اي ش خ يمكن ان ه ا ب اي شخص يمكن ان يمكن ان ر م ن ان يكون ه ا ك ا ر ش يمكن ان ي م ن ان ي م ت ن ان ي ع ك ن ا م ك ن ان ي ك ن ان ي م ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان م ك ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان ي م م م م م م ماشي اسمك بحث م ا اعلم ما هو, هو عايز يعرف كيف ر س ك ن ان سعالت ف س ا ل س ؤ ا ل ان يكون ل واحد زي في كليه طب ا ل ا ص ر العيني معندوش بحث ف ا ن اعلم م ت ا ن ن انا كنت اشتغل في ا ل ت ك ي ر ب ه وكنت ا ا ن ب ا ن ش ت ا ن في كل واحد فيكم أين ك انا Student Organization أو أسرة ريبرد ع ل ش ن دي بتفتح لأدواب كنت ي ر أ ا ك ن عندنا أ س ر ة في الكلاس من اسره المتزوجين ودي ع م ط ر ي ه إ ح ن ا أ ن ا قلتلهم خلاص لاتسنقلوا أ ن ا اجيبتو e s s o r s من اسالهم ن Wake Forest ي ج و هنا مصر ي د و ا hands-on research experience الناس للتمويل م ي ا ل م ت ز و ج ل ت Out reach the بتاع يعني هم ع ا ي س ه بدون عايزه بدون عايزه بدون عايزه ب h و ن عايزه ب د و ب ت ا ي ز ه بدون عايزه بدون عايزه ب د ك ن عايزه بدون عايزه بدون عايزه بدون عايزه بدون عايزه ب ر و ن ع ا ب ر ه و ب ر و ن ع ا ي ا ه بدون عايزه بدون عايزه بدون عايزه بدون كوي ا ي ز ه بدون عايزه ا بدون عايزه ح د و ن عايزه ح بدون ا ا ي ز ه بدون ا ا ي ز ه بدون عايزه ل بدون عايزه بدون عايزه بدون عايزه ب ع و ن عا فإنما لقد اردت ل و ان ت ك و ي هذه المساله التي ا ر د ف ان تكون هذه ا ل م س ا ل ض ر و ر ة ب ر ض و ان نحن يجد تكون ع هذه المساله التي اردت ا ل ت ك ل ن ه ذ م ا ل م س ا ل ح التي ا اردت ان تكون هذه ا ل م س ا ل ح ا ل ا ت هم م اردت ي ن إن ك ل و ا ح د ف ي ك م س ا ل ه ا ر ف م ت ق ي ن إن كل و ا ح د فيكم ت ا ق ا ش ع ن د ه خبرة ع ل ى فكرة ل و ا ن ت ع ا ر ف ت ان تكون ه خبرة ك د ه تبقى المساله هركز لقد اردت -interest. ان اقوم بمساعده الاحترافات و ادعمها و ادعمها و ادعمها ل و ادعمها و ادعمها و ادعمها و ادعمها و ادعمها ن ت و ادعمها ن و ا د ف ي ه ا و ع ن طريق ل م ا تحس ع ن ه ي كده ا و ا د ع م ل ا تعطي و ا ت ع ر ف تكتب ا و ادعمها ر و ن ادعمها and Experience in the field that I'm passionate about. t h Do not a l i o t l e practice, I do not a little application o that I have. Would y o i not have a power that you can understand? Learn to tell y o n that you can u n e d e r s e a n e the experience. or Wow, one of the technical under background. Wow, what a home talk I mean, like it all. So, any questions? Yeah,、no. <سؤال> <تصفيق> <متحدث> <أيو> اللي أنا ممكن تقعد انت ربحتك في البيت بتعمل ر ب ح ر ش ازاي آه انك انت ممكن تقعد تفتح ب ي ب ر ز ت ع ط ر ع ن ى الموضوع ا ن ت ي انت فيه و ممكن على ف تعمل ب ا ب ل ي ك ي ش ن زونتها في البيت لانك تجدون ي ب الـ papers ي كله فيديو ع ج م ي د ولكن ا ج لديك e مستقبل ولكن لديك م س ت وتام ب ل و م ك ن ت م لديك مستقبل ر تشتئ... join ولكن لديك هنا م عندنا س ت ي ق ا ل ولكن ي هن؟ ا ل د ص ك م ش س ا ق ب ل ا كلية لو انت عبد السفر برا و ده احسن الحاجات فربنا يسهل انك ن تطلع برا فهذه د ا ل ت ر ا ل ي ن ممكن تمام في الريسرش في المشاريع فيه د ك ت و ا د ك ت و 私は何であんまり行きたいと思います。<ペー><ペー> ولكن يجب ن ي ن هناك مكان ل ر ي ك مكان لديك مكان لديك م ا ن ل ك مكان لديك م ك ا ل د ي م ك ا ب لديك مكان لديك مكان لديك م ا ن ل د ك مكان ل د ي م ك ن لديك م ا ن لديك م ك ن لديك مكان ل د مكان ل د ي مكان ي ك م ا ن لديك ا ن ل د ك مكان لديك مكان لديك م ا ن لديك م ت ا ل د ك مكان ي ك مكان لديك م ك ا لديك م ك ا ل ي ك ا لديك م ك ا ل د ي ا ن لديك م ا ن لديك مكان لديك مكان ل ب ي ك م ك ا لديك ن ي ك مكان ل د ي م ك ا ي ك ا ن لديك ا ن ل ي ك م ك ا ي ك م ا ن لديك م ا ن ل ي ك ا ن لديك ا ن لديك م ا مكان مكان م م م م م م م م م م بس ك ن ت ا ل و ق ل ت ي الوسط كان يجب ان يكون س ن ا ك ا ل ع د ي م ش خ ل ي ك و هناك العديد من الممكن ان يكون هناك ا ل ع د ي ن ا ل م م ن ان يكون ه ن ك ي د من الممكن ا ي ن هناك ا ل ع ي د من الممكن ا ي و ن ه ا ل ع د ي د من الممكن ان يكون هناك العديد من الممكن ان يكون ه ا ك ل ع د ي د من الممكن ا ه ن ا ل ع د ي د من الممكن ان يكون ه ن ي د من الممكن يكون هناك ا ل من ا ل م يكون هناك العديد من ا ك ن ان ي ك ن هناك ا د ي د من ا م ان يكون ا ك ا ع د ي د ن ا ل م ك ن ان ي و ن ه ا ك عديد ن ا ل م ك ن ان يكون هناك ع ي د من ي ك ن ه ن ا ل ع د ن ا ل م م ك ن ك ن ان يكون هناك ع د د ن ا ل م ك ن ك ن ك ك ن ان ا <تصفيق> <تصفيق> لا م ش ل ا ز م يكون ع ن د ك فكرة ط ب ت ي ل م ان ت ا ل ف ك ر ة دي ب ت ت و ل د م ن إ د ر ل م ان تتعلم ان ت ت م ان ت ع ل م ا ت ع ل م ان ت ت ل م ان ت ل م ان ت ع ل م ا ت ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ع ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ل م ان تتعلم ان ت ل م ان ت م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ن ا تتعلم ان تتعلم ك ت ت ع ل ا ل أ س ر ل م ان ت ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ن ان ت ك س ل ا ز م ت ت ت ت ت ت ت ل ا مش د اصبحت ي في الروسي مجموعه س ا من ر س ج ي الجنسيه ت كتاب ك كويس س ده ده ده كتاب كويس جدا ا في ي ا ت ك ع ر لقد ن ي ا م اصبحت ايه ل ي م ل ج م و ل ك من ث الجنسيه لقد اصبحت لعينا مجموعه ل ن ا من ت الجنسيه ومحدش عارف م لقد ا اصبحت هتسألها في م ج م و ت ن دي الدي ه من الجنسيه ا ل لا لا ا لا لا لا لا لا ل ت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ن ت لا لا لا لا لا ح د ك ا ن ت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ت ي ا ل م و ج و د ة ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ح ت ا ج ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ك ا لا لا لا لا لا لا ل ك ل و لا ج ا maybe some day は a なたはあな an opportunity or you あなたはあなたはあな n はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ただ Doctor, I think of his <laughs> Facebook link, his <laughs> email number. <سؤال> <تصفيق> لا ل ا ه ي ل د ان اكون ا بس هذا و المكان ب ت السنسل هو في السنسل السويسيتم هو ه في س ن س ر في ا ل ف ي ز ي س ي ت م هو ط ب ع السنسل د ك ت و ب ا د ل س و ن ي ع ن ي ه ي ع م هو في السنسل ى السويسيتم 私たちは私たちのプレゼンを見つけたは私たちのプレゼンを見つけたら、ンを見つけたたちは私たちンを見つけたンを見つら、私たちは私たちのプレゼンを見つけたら、私たちは私たち 私は一緒に行くときは、私は一緒に行くとき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 I think that's a little bit of a q u e t i o n So, I think that's a little bit of a question. So, I think that's a little bit of a question. I think that's a little bit of a question. Uh, we have a lot of different things in the United States. 私は2年生の時に私たちのお話を聞いています。 Gracias. 私たち m もう1つのエレクターを作る e とが a き لقد كيانا قمت ا يفعش ع م ل بمساعده أبريد ت ل وغيرت امتاز. بان ا ل م و و ودي ض ع ي ي أكتر ك ن ا ل إ ك س ا ر ي المتحده ا والتي ك ت ر ح ب ي ر ك بانه يمكن ان يكون ف ي ا عمليه ا التعليمات م كان ع م ل ساوري صريف ج د ا كانت يوز ساره ا ت جدا يمكنك سيت ان تكون ا ت في ا مساء الاولى ل نفس ك ك لن ا تكون تقدر تعملها ك أ ن في ستي مرات أكتر في ه ا ج م ع ا ت كتير بتتابل ء إ ق د كانت مسؤوليه ممكنه من المشكله ولكن ه ا ك مطلوب ن المشكله في المشكله في ا ن م ش ك ل ه في ا ل م ش ك ب ه في المشكله في المشكله في المشكله ع ي ا ل م ش ك ل في المشكله في المشكله في ا ل م ك ل ه في المشكله في المشكله ي ا ل م ش ل في ا ل م ك ل ه في ا ل م ك المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في ا ل م ك ل ه في ا ل م ك ل ه في ا م ش ك ل ه م ي المشكله في ا ل م ه في ا ل م ش ك ل في المشكله في المشكله في ا ل م ش ك ه في المشكله في المشكله في ا ل م ش ك ل ي ا ل م ش ك ل ت في المشكله في المشكله ا ل ك ل ه في المشكله في المشكله ف ت المشكله في المشكله في المشكله ف ت المشكله في المشكلك ه ق د اصبحت مؤخرا للمشاهدات و ا ل م ش ا ه ب ا ت والمشاهدات ب ا ل م ش ا ه د ا ت والمشاهدات والمشاهدات والمشاهدات و ا ل م ا ه د ا ت ا ل م ش ا ه د ا والمشاهدات والمشاهدات و ا ل م ش ا ه ا ت والمشاهدات و ا ل م ش ا ه س ا ت و ا ل م ش ا ه د ي ت و ا ل ا ه د ا ت و ا ل م ا ه د ا ت والمشاهدات والمشاهدات والمشاهدات والمشاهدات و غ ل م ش ا ه د ا ت والمشاهدات ل م ش ا ه د ت و ل م ش ا ه د ا ت والمشاهدات والمشاهدات والمشاهدات والمشاهدات ا ل م ش ا ه ي ا ت والمشاهدات والمشاهدات ي ا ل م ش ا ه د و ل م ش ا و ا ل م ش ا ه د ا و ا ل ي ا ه ا ت و ا ل م ش ا ه د ت و ا ل م ش ا ه ا و ا ل م ش ا ه ت والمشاهدات و ا ل أ ن ه يمكنك ان تتعامل مع ا ل م ش ف ولكن يمكنك ا ت ع م ل ش مع المشفى ولكن تتعامل مع ا ت م ش ف ى ولكن ت ب ع ا م ل مع المشفى ولكن تتعامل م المشفى ولكن ه ذ ك ا د م ش معه ل ك ن هذه المشفى ولكن ه ذ المشفى ولكن هذه المشفى ولكن هذه ا ل ب ش ف ى ولكن هذه ا ل م ش ج ى ولكن هذه المشفى و ل ك ت ف بس المشفى ولكن هذه المشفى ل ك ن هذه ت ل م ش ف ى و ر ك ن هذه ا ل م ش ف س ولكن ت ر ن المشفى ولكن هذه المشفى ولكن هذه ا ل م ب ف ى ولكن هذه المشفى ولكن هذه المشفى ولكنها ビジネスバークのパンピーンに e ても、ビ a ネスバークのインピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパン e ーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピーンにしても、ビジネスバークのパンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン او ل حاجه ة ن ك ت ع ا ل على السلم وحترف كلها حاجه كله ا م كل سنوات كلها بتتحدث عن ا م ش ا ه د ا ت كلها حاجه ت ت د ث المشاهدات كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ه ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ة ا ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ي ا كلها كلها ل ا ك ة ه ا كلها كلها ك ا ج ل ولكن ب ان د ث ا ل ل ي م ا ت والتعليمات والتعليمات و ا ل ت ع ل ي م ا ي والتعليمات ا ل ت ع ل ي م ا ت ا ع ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل ي م ا ا ل ت ع ل ي م ا ت والتعليمات و ا ل ت ع ي م ا ل ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ي م ا ت والتعليمات و ي م ا ت و ا ل ت ل ا ت و ا ت ع ل ي م ا ت والتعليمات والتعليمات و ا ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع م ا ت و ا ل ت ي م ا ت و ا ل ت س ل و ا ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل م ا ت و ا ل ت ع ي م ا و ا ل ت ع ل ي ت و ا ي م ا ت ل ت ع ل ي م ا ت و ا ل ع ل ي م ا ت و ا ت ع ل ي م ا ت ج ا ل ت ع ي م ا ت و ا ل ت ع ي و ا ل ي م ا و ا ي م ا ت والتعليمات و ت ع م ا ت و ت ع ل ا ل ت ع ل ل و د ا ص ت ع م ك ن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان ا و ع ممكن ان اكون ممكن ان اكون م م ك ان اكون ممكن ان اكون م ان اكون ممكن ان اكون م ك ان ا ك و ممكن ان اكون ك ن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون م ن ان ا ن ممكن ان ا و ن ممكن ان اكون ممكن ان ان ب ن ان ان ان ان ان ا ي ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ي ن ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان دي حاجة وفي هذه المرحله m c ا ل ل ي هي الامريكيه الامريكيه ا ل ا م g ي ك ي ه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه ا ل ا م ت ي ن شابس ك ي ه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه الامريكيه ت ق د ر ت ق د م ع ط ي ا ت المتحده ولكن هناك ت د ر ا ت تدرسات تدرسات ت د ر س ا م ت د ر ا ت ت د ا ت تدرسات ت د ر ض و ت م د ر س ا ت ي د ر س ت ت ر س ا ت ت ر س ا ت ت ر س ا ت ت د ر س ب ت ر س ت ر س ا ت ر س ا ت تدرسات تدرسات ت د ر ا ت تدرسات ر س ا ت ت ا ت ت د ا ت ت ا ت ت د ت ت د ر ا ت ت د ا ت ي د ر ا ت ت ا ت ت د ر س ت ت د ر ا ت تدرسات ت د ا ت ا د ر س ا ت ج ت ت د ر ا ت ت ر س ا ت تدرسات تدرسات ت د ا ت د ر س ا ت ت د ر ا ت ت د ر س ا ن س ا ت ت د ر س ا ت ا ك ل ه ع ن ر ب م ا ن ت ح د ن عن ي ده ح ا ج ة م ه م ة ونحن ي ن ت و ي ب عن ت المحاضره ونحن ن ت م د ث عن المحاضره ونحن ر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن ن ح د نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ة نحن نحن نحن ن ح ر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن ن e ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في المدينه ا ة ت ب ان تتعامل مع ا م ع التي تتعامل مع ج ا م ع التي تتعامل مع جامعه التي تتعامل مع جامعه التي ت ت ا م ل مع جامعه التي ت ت ع ا ل مع ج ا م ع التي تتعامل مع ا م ع ا ل ي ت ت ع ا ل مع جامعه التي تتعامل مع جامعه التي ت ت ا ق ي ة جامعه التي تتعامل مع جامعه التي تتعامل مع جامعه التي تتعامل مع ج ا التي ت ت ا م ل مع ج ا م ع التي تتعامل مع جامعه التي تتعامل مع ج م س ه التي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت و ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م ع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت و ك ا ل ي ف و ر ن ي ا إ ي ر ف ي ن ع بها من ا ح د ف ي ه م ب ت ي تتمتع بها من ا د ي ن ه التي تتمتع بها من المدينه ا ل ي تتمتع بها من المدينه ا ت ي تتمتع ه من ا ل م ي ن ه ا ل ي تتمتع بها من ا ل م د ي ن التي ت م ت ا بها من ا ل م ا ي ن ه التي تمتع بها من المدينه التي تمتع بها من المدينه التي ت م ع بها من ا م د التي تمتع بها من المدينه التي م ت ع ب ت ا من المدينه التي تمتع بها من ل م د ي ن ه التي ر ي ع ن ي ا م المدينه التي ت م ع ه ا من المدينه ك ل ت ي تمتمتع ه ا من ا ل م ي ن ه التي ت م ت م ت م ل ع بها م ع ا ت د ي زي ت ي ت م س م ت م ت م ت ه تاكدت صحيحة تبع ا ل حاجة من ا ل ح ا م ة ك ي ن ان ت ك و بسطل سيرجري وقاريو بس. شباسي ي ع ن ي ا ل عمليه ا ي ي ز د ع ى س ي يدود يأخذ أحسن مكان ف س ر ج ر ي ب ه في المستقبل ش وجودها في ا ل م س ت ا ب ل ب ولكن هناك اسمك بين ل س م ي والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ل ي ن و ا ل ل ي ن و ق ل م س ل م ي ن والمسلمين و ا ل م س ل ي ز ت ق د م ع ل ى ي ن والمسلمين و ا ل م س ل م ي ز ت ق د م ع ل ى ي ن والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ي ن و ا ل م س ي ن و ا ل م س م ي ن والمسلمين ا ل م س م ن ا ل م ر ف م ي ن والمسلمين و ا ل م س ل م والمسلمين والمسلمين و ا ل م م ي ن والمسلمين ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ن و ا ل م م ي ن والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين و ا ل م ي ن و ا ل ي ن و ا س ل م ي ل م س ل م ي ن و ا ل م س ل م ن و ا ل س ي ن والمسلمين و ا م م س ل م ي ن و ا ل م م م م م م م ي السنة اللي أ ولكن ا ا هناك افراد من المستقبل ت و كل س ن ة ت ا ب ع و كده ل من المستقبل ع ي ا ب ا ع تابعوا ومستقبل من ا المستقبل ب كانش بقى بيقبل بتختلف يعني العظيم كل الـ سنة يمكنك و ان بعض تكون مجموعه 130 ا ل من أ المستقبل و تكون مجموعه من المستقبل ك ا ي ا ل و تكون فيها تحتاجه مجموعه ي ب من ا ل م س ت ق ب ه و ا ك ل م س شهرين ه ن ا ك م ا ك س م ت و ن شهرين في ق ب ل ا لقد ش ا اردت ل ان اكون مسؤوليه في المستشفى و اكون مسؤوليه في المستشفى ولكن ي ان ي ك و هناك افضل من ا ل م م ان يكون هناك افضل من ا ل م م ا ز م تقدم ب د ر افضل م بدري م ي ي ع ن ي ب ي ه ا ك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون ه ر ا ك ا ف ة ل من ا ل م م ن ا يكون هناك افضل م ا ل م ان يكون هناك ا ف ل ي ن ا ت م م ك ن ان يكون ف ن ا ك افضل من الممكن ان يكون ه ا ك م إ ي ل ا ن ا ت رهيب ر ه ي ب ر ه ي ب ك ا ف ي ل من ا ل ت ا ل ي ه و مش ه ت ح ك و افضل م الممكن ا د يكون ه ا ك ا ف ل من الممكن ان يكون هناك ي ف ض ل من ا ل م م ان ي و ن هناك ا ف ل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان ي ك و ت ه ن ا هتكتب اذن ي ي م ي ل س ب و ن س ر ك ان تتعامل مع ت ي ن ع ل ى فكرة بانك تتعامل مع هذه المنطقه بانك ا ت ع ا م ل مع هذه المنطقه بانك تتعامل مع ي ذ ل المنطقه بانك تتعامل مع هذه المنطقه بانك تتعامل مع هذه ا ل ا ن ط ق ه بانك تتعامل مع هذه ا ل ع ن ط ق ه بانك تتعامل مع هذه المنطقه ل ا ن ك ت ي ع ا م ل مع هذه المنطقه بانك تتعامل م و ا ذ ه المنطقه بانك تتعامل مع هذه المنطقه بانك اذا ك ت ب ي تجد ايقونه م ي في ا ل ح ا ج ة ل ا ز ت التي تجدها ايقونه ا في المجالات ا ل ت خ ر ك د ه ا ا ي ق ل ب في المجالات التي تجدها ايقونه في المجالات التي ت ج د ا ايقونه في المجالات التي تجدها ايقونه في المجالات التي تجدها ايقونه في المجالات التي تجدها ايقونه في المجالات التي تجدها ايقونه في المجالات التي تجدها ايقونه ي ع ن يجب ت اختصار شديد لانه ف ويجب ان نتحدث اختارت ي او عن ت المدارس ي م ت ت خ ا مثلا رومتولوجي او ي المدارس رقم ب ع ة ل او المدارس فيعني انا حاجة و ت ي ت فيه و ع او ي يجي ز ر ي ف المدارس يعني, يعني ت شوية في, الجامعة أو تفق شوية في ا لكن بتوصل هناك ا ع هو ا ل م ف و ي خ ت ا ر ك ز ي م ا ك التي تتمتع بها ل بها بها ل ك ت بها بها بها بها ب ر ز ا ل بها بها بها بها بها بها بها ط ف ي ه لو عندك ب ا بها ل ش في ي بها ب ه ي بها ي بها بها ل بها بها بها بها بها م ئ ا ت ا ل ك بها ت اللي بها ب ه في ب ل ا بها خ ر يعني. لذلك يجب ان ن ا ح د ث عن المنطقه م ن بانه يجب ان ن ت ح د ي عن ي م ع ن ا ه ا ا ن ه و ه يجب و ان نتحدث عن ا ل م ن ط ق ا بانه يجب ان نتحدث عن المنطقه بانه يجب ان نتحدث عن المنطقه ب ا ن يجب ان نتحدث عن ا ل م ن ط ي ه بانه يجب ان ن ت ح د ر عن ا ت م ن ط ت ه بانه يجب ان نتحدث عن المنطقه بانه يجب ان نتحدث عن ا ل ج ا م ع ن ط ق ف ب ا ن ف يجب ان يجب ان نتحدث ع غ المنطقه بانه ولكننا نتحدث عن المشاهدين ونحن نتحدث عن المشاهدين و ن ب ن ش ت ح د ث عن ا ل م ش ا ه د ي ب و ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن ن ا ت نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن ن ا ن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن ن ا ن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ت نحن ن ح الجامعات دي اما ع ت ا ر ي كانت تجدونه ف ا ش ك ا ل ي ي فلا يجدونه احد ي الاطفال التي تتعامل معها في ب ت المدينه التي تتعامل معها في المدينه التي تتعامل معها ل ي المدينه ي التي ر ن تتعامل معها في س و س ت ر ن التي ك ا ل ف ب تتعامل د و ل ا ر في ا ل ش ه ر حتى ي ع ن ي ه و ل ت ي ت ت ك ا م ل ي ع ك ا ولكن يجب ان ت ت ع ل ت ك ن ي ت ا ل م و ه ان ت ت ع ه ا ع ش ان ت ت ع ل ع و ا ان تتعلموا ان تتعلموا ا تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ت ت ع ل و ا ان ت ت ا ل م و ا ان تتعلموا ان تتعلموا ا د تتعلموا ان ت ت ع م و ر ان تتعلموا ع ن تتعلموا ان تتعلموا ا ل تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ت ا ع ل م و ا ان ت ت ع ل بس و ا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ت ت ع ل م ا ا تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا أ ن تتعلملموا ان تتتعلموا ان ت ت ت ت ت ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت و ل ر ن هناك الكثير من المشاكل والتعليمات التي ت ت ع ل م ه و ت ت ع ل ه ا و ت ت ع ل ا وتتعلمها و ت ب ع ل م ه ا وتتعلمها وتتعلمها وتتعلمها وتتعلمها و ا ت ع ل م ة ا و ت ت ع ل م ه ب و ت ي ع ل م ه ا وتتعلمها وتتعلمها ب ت ت ع ل م ه ا وتتعلمها وتتعلمها و ل م ه ا وتتعلمها و ت ت ع ل م و ت ت ع ل ا و ت ت ع ن ي ه و ت م ت ا وتتعلمها وتتعلمها وتتعلمها و ت ت ع ل ي ي ا و ت ع ل م ه ا و ت ت ع م ه ا وتتعلمها وتتعلمها و ت ت ع ل ه ا ر ت ت ر د م ه ا وتتعلمها وتتعلمها و ي ك و ن ي ل للشهر ب ل و ان ي ل ا ل ش هناك ر اشياء اخرى في ن المدرسه و ت ي التي يجب ان تكون محتاجة ي هناك اشياء ن اخرى في ا ل م د ا س ه التي و هاستدرس. يجب ان ك و تكون هناك اشياء اخرى ج في المدرسه ي ا ت ي ك اجل ة ي ه ا علاقة ف يكون د ه ن ي ح ا ج ة ت ا ن ي ة م ا ن ق ت مختلفه ب لانه يكون هناك اجراءات الطريق م ب و ن ت و ص ل ف ه ا ا ي ة لانه يكون ر ن ا م ج ك و ي س ا ن ت ت م ج ر ا ن ق ا ط ت ل مختلفه لانه يكون هناك اجراءات مختلفه أنه بعد ب تحت ا ل ولكن شوية هناك الكثير من المستشفى المتابعين ق د م ف ه هو ا مدرسه المتابعين حاجة ب ومدرسه المتابعين ا ومدرسه المتابعين الخلاصة ومدرسه ا ل م ت ا ة ب إ ز ا ي تدور؟ أول حاجة. ه ت ك ت ب ك ذ ا الموضوع c ك ي يجب ا e d ك و ن م س ت خ د c ا ت المدينه التي ي ك ب ان تكون مستخدمات المدينه التي يجب ان تكون مستخدمات ن المدينه التي يجب ان تكون مستخدمات المدينه التي يجب ان تكون مستخدمات المدينه التي يجب ان ت l c m مستخدمات -E ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك الكثير م المشاهدات التي ي ب ان ي ك و هناك الكثير من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات ل ت ي يجب ان ي و ن هناك ل ك ث ي ر من ل م ا ه د ا ت التي يجب يكون هناك الكثير من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك ا ل ك ي ر من ا ل م ي ا ه د ا التي ي ج ان يكون هناك ا ي ر من ا ا ه د ا ت التي يجب ان ك و ن هناك الكثير من ا ل م ش ا ه ت التي يجب ان يكون ن ا ك ا ل ك ث ي من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك الكثير م المشاهدات ل ت ي يجب ان ي ك و ه ن ا ا ل ي ر من المشاهدات التي يجب ان ه ن ا ا ل ث ي ر من ا ل م ه ا ت التي ي ج ب ي ولكن يجب ان يكون هناك ت ي ر ا ء ا ت في ا ل ت د ر س ه التي ل يجب ان يكون هناك اجراءات م ع ة في المدرسه التي م ج ة ب ان يكون هناك اجراءات في المدرسه ا ل ل ي ج ا ي ي ن ز يكون برد هناك ش و اجراءات في المدرسه ت لانه ه يجب ه r e e e u i n ان يكون المستجد ي ط ا في سنوه ا ل ا ي ت ح ج ا ب ه ويجب ا ان على يكون المستجد ب ق ع ال ا في ا ل ب ا س ت ج ا م ع ة ب ع ويجب ة م ان يكون ن المستجد ال ه ز ا ي شون الاستجابه ا ل ب ي ك ن هناك ي اشخاص ن ا م يمكنك ان م تتعامل من ا مع ه ح ه الامور ج ا ده هتلاقي على الاطلاق ولكنها تتعامل مع الاطلاق ب ت س ولكنها تتعامل ج مع الاطلاق ويحنا بنرشح س انه هو عرضه وده حاجة سهلة. و transcript. Transcript بتاعتك ولكن في هذه ا ل م ا ل ا ت نتيجه ا ل ل م ا د ة ج ا ي ج د ا ج ا ي ف ا ل د ي ن في عندك ت ح ت ا ج س ه للمساعده ا التي ج ر نتيجه من, من أي حد ل ل ب س ط ا ع يعني ايه د ه التي نتيجه ب ت ك ل ل م س ا ع ت ه التي لي نتيجه ل ل ك تكتب ن ف س ا ع د ه التي ن ف س ك ل ت ر ك د ه ك و ي س ب ا ع د ه حاجة هذا كان يجب ع د ي ن هناك م ا ه م ع ا ل و م ر ض ب ت المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل م ت ح ا ل و ت ح د ه ا ل م المتحده المتحده ا ل م ت ه المتحده المتحده ا ل ح س ه المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل م ت المتحده المتحده ا ل م ت د ه ا ل م ت ي د ه المتحده المتحده المتحده المتحده ا م ت ح د ه المتحده ا ل ت ح د ه ا ل م ت ا ل ت ح د ه م ت ح د ا ل ت ح د ه المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل م ت ه المتحده ا ل م ت ح د ا ل م ت د ا ل ب ت ا ل ت ح د ه فيروس. ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان هو مكانه ويجعل هذا المكان ج ت أ م ي صحي و مكانه ج ويجعل هذا المكان ي هو مكانه ويجعل حصل هذا ب المكان هو مكانه ويزيد ا ل احلام ت بس انك ويزيد في ا ل س ن ش و ر ا س ه ويزيد ب ع ا ي من و م ا س كوك ب خ م س ي ن د و ل ا ر ا ل ش ه ر ويزيد من المدرسه ع و ر ب ي ز ي ل من المدرسه و ي و ل ا ويزيد من ا ي المدرسه الـ الـ الـ الـ دا. في المدرسه المدرسه ا ل ي د ر س ه المدرسه المدرسه المدرسه ا ل م د ر س ت المدرسه المدرسه ا ل م د ر ت ه ك ل م د ر المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه ا ف ي ة ر س المدرسه ا ل م د ر س ا ل م د ر ه المدرسه المدرسه المدرسه ا د ر س ه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه ا ل م د ر ي ه المدرسه ا م د ر المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه المدرسه ا ل د ر س ه م د ر س ه ا ل م د ر س ا ل م د ر س ا ل م د ر س المدرسه ا ل م ر س ه ل المدرسهل المدرسهل المدر ولكن يجب ان تتحدث عن المشاهدات والتي ن ت ح ن ث عن ا ل م ك ا ه د ا ت والتي ت ت م د ث عن المشاهدات والتي تتحدث عن المشاهدات والتي تتحدث م ن المشاهدات والتي تتحدث عن المشاهدات والتي تتحدث عن المشاهدات والتي تتحدث م ن المشاهدات والتي تتحدث عن المشاهدات و م ل ت ي تتحدث عن المشاهدات و ا ن ت ي تتحدث عن المشاهدات والتي تتحدث عن المشاهدات والتي تتحدث عن المشاهدات والتي ن ت ح د ث عن المشاهدات والتي تتحدثثث عن المشاهدات ع و ل و ا في المسجد الاسلام يمكن ان يكون هذا المسجد الاسلام يمكن ان يكون هذا تعمل ل ا باردو م و س ج د الاسلام ر ي ن ب ت ع م ل دي ب ر ر ت ي ن بعدين ن ان و ع يكون ن بالpatient service patient inpatient service e s r v و هناك مسجد الاسلام ع ل يمكن ان يكون هناك مسجد ا ل ا س ل ا ي لقد ا ر ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ي د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ان ا ر ان اردت ان اردت ان اردت ان ان اردت ان ان ان ان اردت ان ان ان ان ان ان ان ان ان اردت ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان اردت ان ان ان ان ان ان ان ان ا ر ت خ ق ت م بذلك تقوم ب ن ل ك تقوم بذلك ع تقوم بذلك تقوم ا بذلك تقوم بذلك ن تقوم بذلك تقوم بذلك تقوم بذلك تقوم بذلك تقوم بذلك تقوم بذلك تقوم بذلك تقوم ي ل ذ ل ك تقوم بذلك تقوم بذلك ت ه و ه ك ذ ل ك تقوم ب ذ ل ا تقوم بذلك دي ا لان ا ل ز ي ع و ر و ع هو المشروع د شبه ا ل المتحركه ل ي ت خ د فيها السياسة ب ت ومشروع ت بتاخد واللي ع ل انك بتاخد ت ا ل م ت و ر وبعدين ه ومشروع يخش تخش وانت ا ع تسمع ك ب ا ل م ا بعد ت ب ر ك ه ا ن ا م س ت ش ف ى يمكن ان يكون ه ا فتاه تحت المستشفى في المستشفى م س ت ش ف ى المستشفى المستشفى ل ف ى المستشفى ا م ت ش ف ى المستشفى المستشفى المستشفى ا ل م س ت ش ف المستشفى المستشفى المستشفى ا ل م س ت ف ى المستشفى ا ل م س ت ل م ت ش ف ى ا ل م س ت ش ف ا ف ى ا ل م س ت ش ف ل م ت ش ف ى ل م س ت ش ف ى المستشفى ا ل م س ت ش ف ا ل م ف ى ا ل م س ت ش ف س ت ا ل م ف ى ا م ا س ت ش ف ى المستشفى المستشفى ا ل المستشفى المستشفى ا ل ا ل م س ش ف المستشفى ا ت ش ف ى ا ل ت ش ف ى ا ل م ت ش ف ى ل م س ت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 و ل ي ن هناك الكيس يتمتع بهذه الكيس ولكنها ي تتمتع ب ه ذ ي الكيس و ل ك د ه ا ل خ تتمتع بهذه الكيس ولكنها ا تتمتع بهذه الكيس ولكنها ا تتمتع بهذه ا ل ل ي س ولكنها ساعة ت ت س ت ع ة بهذه الكيس ولكنها تتمتع بهذه الكيس لكنك ت ت ع ل ي ان ب ت ر ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا ل ت ت ع د م ان تتعلم ان تتعلم ان ت م ان ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ب ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ل م ان ت ت ع ل ي ان تتعلم ان س ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا د تتتتتي لانه يجب ان ي ك د ن الاول اوبشا د في الاخرين ل ف هتنفق ق بجد. ولكن ح س ا س س ي ت صعب ع ل ت هذا ب د أ الاول اوبشا هو مسؤول ث ل ل ا ا ع اربعة. ة بدا ه م في ي الغالب عن ي س الاول ع ب ي اوبشا ي هو ت مسؤول ت السيستم عن تخل الاول اوبشا و ب ع د ي ن هذا ك ا يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا ن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك أو في ز ي ه ب ان يكون ه ل ل ك اشخاص ي ان ي ك و ل ح ن ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ك و م ث ل ا ك ا خ ل ص ن ي ا ب ان يكون ص ن ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ك ا ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ك م ن هناك اشخاص و ع ك ن هناك ا خ ك ث ي ر ا ل س ل ي ن ك ا ر د ي ن هو المسلمين و المسلمين هو المسلمين هو ل م س ل م ي ن هو المسلمين هو ا ل م س و م ي ن هو ا ل م س ل ي ن هو ا ل م س ي ن هو ا ل م م ي ن هو ا ل م ل ن هو ا م س ل م ي ن هو ا أ م ل م ي ن هو المسلمين هو ا م س ل م ي ن و المسلمين هو ا ل م س ل م المسلمين هو المسلمين هو ا ل م س ل ي و المسلمين المسلمين ه المسلمين هو ا ل م س ل م ي ه المسلمين هو ت خ ص ص ل م ي ن ه المسلمين هو المسلمين هو ا ل م س ل ي ن هو المسلمين ه ل م س ل م ي ن هو ا ل م س ي ن ه المسلمين هو ا ل م س ل م ي و ل م س ي ن هو المسلمين و ا ل س ل ي ن هو المسلمين هو المسلمين المسلمين هو ا ل م س ل ن ه ا ل ي و ا ل م ل ن ا ل م س ل م ي أ ولكن يجب ان يكون س ة ي هناك افعاله ي سنة. ا في المدرسه ون... ون... ون... حتلصها... هو نيابك، والاخرى ت ن إن شاء إن ق لانه ل يكون هناك ا ف ي ا ل ه م ر في ا ل م في stdent أو د ر كثير يعني.. ل ا ن طلبه على كل م ل ا ن لا ي و ا ح د ا شيء اللي ثاني ل ماى ت لا م ا يوجد ا ن شيء ه ف ثاني ت ت ا ا ا لا يوجد التحامل ا معين لنك ا شيء ثاني م ل الموضوع اسمها السنور و ك ل ت لهم ان اصبحت ممتازه ممتازه م م ت ا ز ا م س ت و ا ز ه ممتازه م ف ت ا و ه ممتازه ممتازه ممتازه م ك ت ا ز ه ممتازه ممتازه م م ا ز ه م س ت ا ز ه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ممتازه ل م ت ا ز ه ممتازه ممتازه ممتازه ممتاز ن س ر ي ن التحكم في التعليم م ف ز ي ك ا ا ل و ح د ي ا ب ت د ي ع ل ي م وفي ح ا ل ت ع ل ي ل و ل ا ي ا ل ت ا ل ي م ا ت غ ل و ا بتحت التعليمات د ك ا ر غ ل وفي ح د ا ش ن أسيستن التعليمات وفي التعليمات و بس, يعني واحد بس مش بعد س مش عشر ن ي ن ا ل ت ا ل ي م ا س س ت و ر ه التعليمات ا ن ع ل د ك و ر او مع التعليمات ا والدراج وفي ا التعليمات وفي التعليمات ا ل س و ا ج ا ل ب م ت ح ر ك ح ن ف س ي كحال س ب ان تتحركه ر ر سيئة س مثل ده ا ا ب سيئة بيوم حد جدا في ا ل ت ي م ب ي ش ت غ ل على كل يعني على يعني ب ي ش ت غ ل على ل ا ا س ب ر ي و م ا ت ي يعني انا شوكش ل س ب ان ر ي و م تتحركه ي حاجة عنده في ع المستقبل ا ده ي ه ويجب ي ط ان ل ف ل تتحركه برضه بيسعب في المستقبل إ ز ا ي ت ق <تصفيق> ي م بالتعليقات بصراحه ع د ي ت ا ل أ ر ب ع شهور يعني مش اكسر باربع ترقيه شويه الفين وستمائه ر ه وده رقم خيالي ش و ي ة صح صح ب ا ل ك ب ط هقولك ل إ ز ا ي أ و ل ح ا ج ة لازم ت م ن ا ش حاجتين أ و ل ح ا ج ة السكن التاني ح ا ج ة الطيران أ و المواصلات بشكل عالي لو وفرتك للكونتو تاكسي الاكل الاكل هتاكل زي الكل بسعر لظيف بس إزاي لكن س لماذا تتمكن ز ل على من ا ة ا ل م س ت ت ف ى من المستشفى ومن المستشفى ا ومن المستشفى فترة شهر واحد ومن المستشفى ر أوربت. د موقعين بيجيبوا أسعار و ل ك ب ع د م ا ت أ خ ذ ا ل ر ق م ي يحدث عن المكان ل ذ ي يحدث ن ا ل ك ا ي ك و ا ل أ و ر ب الذي ي ح ن ا ل وسط ا ل ب ن ا ل م ك ا ل ذ ي ع ا ل م ك ا ب ك ل ه ا و ح د ث ع المكان ت ل ذ ي يحدث عن المكان الذي ي ح د المكان الذي يحدث عن المكان ي يحدث عن المكان الذي يحدث ل ا ن الذي ي ح د و ل ا ر ر و ح د ث ع ا ل م ك ت ب ا ل ذ ث ا ن ي و ح د ث عن ا ل ن ا ل ذ ح د ث ع ا ل م ا ن ا ل ذ ح د ث عن المكان و ل ذ ي يحدث ع المكان الذي يحدث المكان الذي ي ح ن المكان ا ل ذ عن المكان ا ي عن المكان الذي يحدث ع ا م ك ل ي عن ي ل م ك ا ن الذي ي ح المكان ا ل ي يحدث ع ل م ك ا ن ج ل س أ ن ا أ م ك ا ن الذي يحدث عن ا ل ت ا ن ا ذ ي يحدث عن المكان الذي ي ح د ث رقم رقم كفر 500 و ل ك م ن ا ز ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن و ح ن نحن نحن نحن ا ح ن بتاعها س و ن نحن نحن نحن نحن ا خطوط ن ر ض و نحن نحن نحن نحن نحن ن ط ن ط ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ع ح ن نحن د ح ن ن ح ت نحن نحن نحن ن ر ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ك لقد نشرت ه المساعده ة ي ت كده ونشرت ا ا المساعده ا ميجا بوس ونشرت ت ي تبساتين ويدي ك ة س س و و ويدي شركة المساعده ي ب و ونشرت ي ش ر لسة جديدة وشركة ك م م ت ت ي إيبن لو المساعده و شارت تذكرة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 لكن كل ح ا ج ة م ظ ب و ط ة لا تفعلها فلوس لما تروح هناك ولو ما ي ش اي حاجه تفعلها ك ب ي لما ج ي ئ ا ت ان شاء الله و ه ك ذ ا ايه. صلبت نفسي طبعا كرتين ا ا ك ك ا كاركا ا ر و حاجه ل ا داي. ا ل د كتير محمود. ان بوست هعمل بوست ن و بس ع ش ا ن الكلام د ا كل اللثه عن ل ل أ س ف كان مش م ق ا ب كل ح ا ف ه ان شاء الله أ ن ا م ن جروح عالفيس يعني يبقى تاكد من ر ك ا ت اللي ن ا في ن ط ي ق خمس دقائق ونخلص خلاص أ ن ا سعيد جدا عشر د ق ا ئ ة ص ش ر داية ن ط ل ت ي ن طبعا س ع ي د ة جدا م و د ت ب ونفسنا طبعا اللي اكتبو بيت عرض اكبر و ن ل د و ا ت اكتر من ك ذ ه إ ن شاء الله في لفات تانيه كتير في ا ل س ف ا ر ة وفي ا ل أ م ا ي س ت ف ان شاء الله تقضي عليها وان شاء الله نتعامل م يكونوا شكراً نعرف ن م ك معها لكم أسئلة أسئلة كنتم لنوردت فوقكم أي ل س ي ة و ل ا ن هذا كان يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش ل ا ص يجب ان يكون ه ن ا ن ا ش و ي ة يجب ا ل يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ي ان يكون هناك ا ش خ ا ب يجب ا ح ت و م هناك اشخاص يجب ان يكون ه ت ا ن اشخاص يجب ا ر د ي ع ن ي م ا ب ا ر د ا ص يجب ان يكون ه ن ا س اشخاص يجب م ن ي ك ج ب ه م ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص انا ح ا ط ت في بالي ان ه ا ح ت م ا ل ي ا ص ا ل كده مع اني من ا ل ح ي ن ا نطلع ونعمل تسوي ت ي ب بالترنية في حاجات ك ث ي ر ة جدا اولا عندك دار الفوائد ب ت ب ز ل حاجات كثيره ة ا ن ت في حاجه تانيه زي قطا محمد انت ب ت ا خ د ي تستبتوه ولو معاك استبان بيكون ده اكتر ل ي アメリカのメディアはアメリカのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアの s e ィアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディア どうして مثل ا هو المثل ه ذ و المثل هذا هو المثل هذا هو المثل ه ا هو المثل هذا هو المثل الذي ي ك ن ه ان يكون المثل هذا ا ج م ث ا هو المثل ه ا هو المثل هذا هو ا م ث ل ي يمكنه ان يكون المثل ا هو المثل هذا هو المثل هذا هو المثل هذا هو ا ل م ا م ث ل ي هو المثل هذا هو المثل ه ا هو ا ل م ه و ل ا ا ل م ا ج ة م ا ل م ث ل هذا ا م ث ل ه ذ ل م ث هذا ل م ث ل هذا ا م ث ل هذا ا م هذا المثل هذا ا ل س ث ل هذا ل م ف ي هذا ل م ث ل هذا المثل هذا المثل هذا ا ل م ث ا ا ل م ل هذا ا و م ث ل هذا المثل هذا ا ل م هذا المثل ا ا ل م ا ا ذ ا المثل هذا ا ل م لازم تتجنب سنه وستقبل سنه و س ت كده سنه وستقبل سنه وستقبل سنه وستقبل أ ن ه و س ت ق ت ل س ن فيم وستقبل سنه و س ت ق ي ل سنه وستقبل سنه وستقبل سنه و س ت ي ب ل سنه و س ا ق ب ع س و م ت ق ب ل سنه وستقبل سنه و س ت ق ا ل سنه وستقبل سنه وستقبل سنه وستقبل سنه وستقبل سنه وستقبل سنه و س ت ق ب ي سنه وستقبل س ه هل يمكنك ان تتعامل م بتكبر في ا ل س م ش ك ل م او ب ي تتعامل أنت مع ا ل م ا ت ش ا ل ل ي قبل او ل تتعامل مع ا ل م ا ت ش جيديد ك ل م او ك م ت ت ع ا ك ل م ا ا ل د ن فأنت ي ا ترسل كل م ا ك ن ت م خ ل ص بطريك المكانت د ه او تتعامل د مع ي المشكله او تتعامل ي أ مع المشكله لقد ك ا ن مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م ي ل م ي ع س ل م ه مسلمه مسلمه م و ل م ه م س ل م ا مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه د مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م س ل ي ه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه ب س ل م ه مسلمه مسلمه مسلمه م ا ل م ه مسلمه ن س ل م ه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م ل م ه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م س ل ا ه م ل ل في ل و س ت ق ب ن ا ي ج ه للمستقبل م ت ي ج ه ل م س ت ق ب ل نتيجه للمستقبل ي ه للمستقبل ن ت ي ج ل ل م س ق ب ل نتيجه للمستقبل نتيجه للمستقبل نتيجه ل ل م س و ق ن ت ي ر و ل ل س ت ق ب ل نتيجه م س ت ق ب ل نتيجه للمستقبل نتيجه للمستقبل ن ي ج ه ل م س ت ق ب ل ن ي ج ه للمستقبل ا ع ي ج ه ل ل ق ب ل نتيجه ل ل م س ت ب ل ي ج ه للمستقبل نتيجه للمستقبل نتيجه للمستقبل نتيجه ل ل م س ت ق ب نتيجه للمستقبل نتيجه ل ل س ت ق ب ل نتيجه للمستقبل ن ت ي ج م س ت ب ل نتيجه ل ل م س ت ق ب ب ت ي لكن تبتدي ان تتذكروا د في المطار في المطار في من ا ل ن ت ط ا ر في المطار ش في المطار ا ي م في المطار في المطار في المطار في المطار و ي ا ل و ر ق ا ل و ر ق في ح و ا ل ي ش ه ر لانك بتبعت حاجات فورم م ه م ة لازم تعملها شتيكيشن هناك فدا ياخد ش ه ر ت ا ر ي م ه فانت لو انت جيت ا ع م ل رجستريشن يطلب منك ا ل تجيبلي تيبي و ل ي ت عايزه ت ل ا ل شهور اللي انت احتمالت بتحديد فانت بتحكم ل ل فهم يوفرك انت فانتها الحمدية لانتخذ بعد شهور وتبقى بقطة قلت في ن معدر الاول ت ر و و ي ا ا ي بعد استروليه كل ا ب ه لأمريكاية حاولي ا سنه ب ة ماني وايز ر بالنسبة تقارن بينهم ا و الاستراليه ن ن انت وانت كلينيكل فانت ت ب والامريكيه ي س جده وتخوصي ش ك ا ا لكن لن ح د ث عن مستقبلنا في م س ت ق ب ل و ا في مستقبلنا في مستقبلنا في مستقبلنا في مستقبلنا في مستقبلنا في مستقبلنا ي مستقبلنا في م س ت ق ب ل في مستقبلنا في مستقبلنا ي مستقبلنا في م س ت ق ن ا في م ت ق ل ن في مستقبلنا في مستقبلنا في م س ت ق ن في مستقبلنا في م ت ق ب ل ن ا في مستقبلنا م س ت ق ن في م س ت ن ا ي مستقبلنا في مستقبلنا في ق ب ن لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا د ت ان ا ر د ان ا ر د ان اردت ان ا ر د ان ا ر د ان ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا د ت ان اردت ن اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان ا ر ت ان اردت ان اردت ان ا د ت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ا ارد ان ارد ان ا どうでしょう <تصفيق> دكتور حضرتك قلت انك قلت في الاول سواء وثانيه و ا ن ي ا ن ي ه ا ن ي ه و ن ي ه و ن انا لا ه م نظام الدرجات بتاع ا لو ت ا ها ه ه ها ها ها ها ها لو قلت له ها ها ها ه ها ممكن اكمل معاهم حاجه بس انا هقول حاجه اسمك من اللى انت بتاعه بس يحطي كنت تفتحوا انا على كروب و على فكره في ناس كتير كلمتني معاهم ن وفيس Gracias.